العاشرة او التاسعة يجب الصيام على كل مسلم وضده من ضد المسلم الكافر وان يكون بالغا وضده الصغير وان يكون عاقلا وضده المجنون وان يكون مقيما وضده المسافر وان يكون قادرا وضده العاجز وان يكون سالما من الموانع كالحيض والنفاس إذا اجتمعت هذه الشروط الستة، وجب عليه أن يصوم. فإن أصفر بغير عذر، لا هو مجنون، ولا هو صغير، ولا هو مسافر، ولا هو مريض، وقادر، والمرأة ليست حائزة، ولا ولا نفسة، فإنه يأسم بذلك اسم عظيما كما تقدم في الحديث الذي قبل الذي قبل قليل. الفائدة العاشرة يحصل البلوغ حتى نحدد متى يجب عليه أن يصوم بحيث أن الصيام يعتبر في حقه واجبا يحصل البلوغ بأحد ثلاثة أشياء إما بإنزال المني باحتلام أو غيره أن ينزل المني دفقا بلذة أما مثلا لو أنه عمره 13 سنة مثلا وسقط على ظهره وتسرب منه مني دون أن يكون دفقا ودون أن يكون بلذة فهذا لا يعتبر علامه بلوغ لابد أن يكون دفقا بلذة سواء خرج باحتلام أو بغيره الأمر الثاني مما يدل على البلوغ نبات الشعر الخشن حول القبل الأمر الثالث إتمام خمس عشرة سنة حتى لو وصل عمره خمس عشرة سنة ولم يحتلم ولم ينبت لم تنبت عانته فإنه يعتبر بالغا إذا كمل خمس ليس إذا كان عمره مثلا أربعة عشر سنة ويوم أو يومين أو وحد عشر شهر لا لابد أن يكمل الخمس سنة تماما إذا أكملها وبدأ في واحد يعني في في أول سنة من, من عمر الستطاعش فإنه في هذه الحال يعتبر بالغا ويجب عليه ما يجب على البالغ هذه العلامات الثلاث الذكر والأنثى تزيد الأنثى شيئا رابعا وهو الحيض فيجب عليها الصيام إذا حاضت حتى لو كان قبل سن العشرة يعني لو حاضت مثلا وعمرها تسع سنوات عشر سنوات ونحو ذلك فإنه يجب عليها الصيام ولا يجوز لها أن تُفْرَى لأجل أنها صغيرة في السن أو نحو ذلك. الفائدة الحادية عشر يؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقة وأجر الصيام له ولوالديه. الأصل أن الصبي أي والإخوة ما يجب عليها الصيام إلا متى إذا إذا بلغ يجب عليها الصيام. لكن كما أننا نأمره عمر السبع سنوات ب بالصلاة ليتعود ولو ما صلى ما عليه الشيء ما يأثم أبو سبع سنوات ثمان سنوات ما يأسم إذا ما صلى لكن يؤمر لتعويده على ذلك وينبغي على أبيه أن يعوده على ذلك وقد يأسم أبوه إذا لم, إذا لم يأمره بها كذلك ذكر أهل العلم أن الصوم أخن للصلاة كلها تعتبر من أركان الإسلام فينبغي كما أننا نأمره بالصلاة وعمره سبع سنوات ليتعوت ينبغي علينا أيضا أن نأمره بالصوم حتى لو كان عمره سبع سنوات ويكون أجره طبعا يعني يشتب له ولوالديه وهذا فعل السلف قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن يعني من القطن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار والحديث رواه البخاري الفائدة الثانية عشر إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار لزمهم الإمساك بقية اليوم لأنهم صاروا من أهل الوجوب يعني لو عندنا صبي مثلا أصبح مصرا نام الظهر استيقظ العصر وهو محتلم نقول يجب عليك الإمساك للمغرب لأنك كنت تأكل وتشرب من أول النهار بعذر وهو أنك لم تكن بالغاً الآن مالك عذر الآن قد بلغت وليس لك عذر في ذلك يجب عليك أن تصوم كذلك الكافر لو جاء كافر مثلاً إلى مكتب سوعية الجاليات مثلاً الظهر ودخل في الإسلام يقول له الآن تمسك عن الطعام والشراب ويلزمك الإمساك إلى المغرب السؤال هل يجب عليه أيها الأخوة والأخوات أن يقضي هذا اليوم هل يجب عليه ذلك لا ما يجب عليه لأنه لم يجب عليه الصوم التي في هاللحظة ساعة ثلاثة العصر أو ثنتين الظهر أما في الصباح فما, فما كان واجبا عليه لم يكن بالغا أو كان كافرا لا يقبل منه أصلا حتى لو فعله وكذلك من المسائل المتعلقة بهذا هل يلزم هؤلاء الذي أسلم في تاريخ خمسطعش من الشهر مثلا أو الذي بلغ في تاريخ خمسطعش من الشهر هل يلزمه أن يقضي ما فات من أول أيام الشهر الصحيح أنه لا يلزمه ذلك لأنهم لم يكونوا من أهل الوجوب الفائدة الثالثة عشرة أحكام المجنون في الصوم المجنون له أحوال أولا إذا كان جنونه دائما فهو مرفوع عنه القلم إذا كان دائما مجنون هذا مرفوع عنه القلم لا يجب عليه لا صوم ولا صلاة ولا ولا حج حتى لو حج أو صلى أو أوصام لا يقبل منه لأنه لا يحسن أن ينوي. الأمر الثاني الحال الثاني إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا يعني بعض الناس مثلا قد يجن يوم يومين عندهم بعض الأمراض النفسية ويفيق ثلاث أربعة أيام ففي هذا الحال يجب عليه الصوم حال إفاقته في الوقت اللي عقله معه يجب عليه أن يصوم وفي حال جنونه يسقط عنه الصوم ولا يجب عليه إذا انتهى رمضان ما يجب عليه يسأل أهله يقول يا جماعة أنا جنيت كم يوم؟ قالوا له والله انجنيه عشرة ايام يبدأ يقضيها لا لانه اول ما يجن يرفع عنه القلم ولا يعتبر الصوم واجبا عليه لان من شروط وجوب الصوم ماذا العقل وهو ليس عاقلا وان الحال الثالث ان جن الشخص في اثناء النهار نفرض ان اصاب مثلا جنون صرع او مرض نفسي وجن في اثناء النا اصبح صائما لما جاء الظهر اصابه جنون ففي هذا الحال هل يفسد صومه ام لا إذا لم يتعاطى مفطرات أفرض أنه جن، ولا تعاطى مفطرات أغلقوا عليه أهل في غرفة وأمسكوا عنه الطعام والشراب إلى المغرب في هذا الحال يعتبر صومه صحيحا وكذلك حكم المغمى عليه والمصروع إذا لم يتعاطى مفطرات أما إذا كان تعاطى مفطرات مباشرة أعطوه ماء وطعاما ونحوه فإنه في هذا الحال يفسد صومه ويلزمه أن يقضيه الفائدة الرابعة عشرة من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر يعني نفرض إنسان مات في خمستاعش من الشهر نقول الله يرحمه خلاص ما يجب عليه شيء طيب كين ما يجب عليه شيء ما كمل الشهر نقول لأنه ما أدركه لكن لو كان أقصر شيئا من الأيام قبل موته هنا سياتي تفصيله هل يصوم عنه أهله أم لا يصومون سياتي عنه التفصيل الفائدة السادسة عشرة من جهل دخول أو الخامس عشر، من جهل دخول الشهر، فأكل أو شرب، فعليه الإمساك فور علمه، وعليه القضاء. يعني نفرض أن إنسان نام بالليل قبل لا يعلنون أن أن قبل أن يعلنوا أن رمضان قد دخل، ثم لما أصبح الصبح بعد ما أدن الفجر شرب ما أن أكل شيء من الطعام ثم ذهب إلى صلاة الفجر، فإذا بالناس يبشر بعضهم بعضا بدخول شهر رمضان. فهذا الرجل أصبح وهو غير صائم، ففي هذا الحال نقول إنه يلزمه الإمساك لحرمة الشهر ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم. الفائدة السادسة عشرة. مسألة تبييت النية المعلقة. نفرض مثلاً أن شخصاً نام من الليل انتظر انتظر ما أعلنه هل غداً من رمضان أم ليس من رمضان فنام. غلبه النوم وقال في نفسه قبل أن ينام قال إن كان غدا من رمضان فأنا صاعم وإن كان ليس من رمضان فأنا مصدر وضع رأسه ونام ثم أصبح الصبح وأول ما استيقظ بعد أذان الفجر سأل أولاده قالها أنتم بالأمس سهرانين ها أعلنوا شيء؟ قالوا نعم والله أعلنوا أمس الساعة 12 أن, أن اليوم رمضان فقال خلاص إذن أنا صاعم هل صومون صحيح أم لا؟ ها نعم صومون صحيح لأنه بات بنية معلقه وصومه صحيح ويختلف عن الشخص الذي بات دون أن ينوي مطلقا فهذا طبعا ليس صومه صحيحا إذا لم ينوي شيئا أما إذا نوى نية معلقة فإنه يكون صومه صحيحا لعلنا نستريح استراحة يسيرة في وصف أحوال السلف في رمضان السلف رحمهم الله تعالى كانوا في عهد عمر بن الخطاب يصلون 23 ركعة ويختمون القرآن مرارا في رمضان وفي الموضع عن ابن هرمز قال ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان ثم قال وكان القارئ يقوم بسورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في اثنتين عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف يصلون ثلاثة وعشرين ركعة ثمان ركعات منها يقرأ سورة البقرة كاملة فإذا قسمها زيادة وقرأها في اثنى عشر ركعة رأى الناس أنه قد خفف وفي الموطة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال كنا ننصرف من القيام في رمضان فنستعجل الخادمة بالطعام مخافة الفجر يعني يبدأوا من بعد صلاة العشاء قيام ليل إلى قبل الفجر بقليل يخرجون الواحد ما يكاد أن يدرك أن يأكل شيئاً قبل أن يذن عليه الفجر من طول صلاتهم وفي شعب البيهق عن خالد بن دريك قال كان لنا إمام في البصرة يختم بنا في شهر رمضان كل ثلاث يعني يقرأ كل يوم كم جزء عشر جزاء يقول فمرض إمامنا فأمن رجل غيره فختم بنا في كل أربع ليال فرأينا أنه قد خفف علينا الله نستعى الإمام الجديد يقولون خففت علينا يقرأ كل يوم كم جزء الإمام الجديد سبع جزاء ونصف يقرأ كل يوم ويقولون الله يهديك خففت علينا هذا هو يقرأ كل ليلة سبعة أجزاء ونص الآن إذا قرأ الإمام جزءا واحدا بدأ الناس بعد الصلاة هذا يعني يلوي ظهره وهذا يتمغط بيديه وهذا يتكلم عن الإمام وهذا يقول ما بصله هنا مرة ثانية وأولئك كانوا يقرون هذه القراءة الطويلة فبالله عليك قارن حالهم بحالنا حتى تعلم بقدر تفريق تفريقنا الفائدة السابعة السادسة عشرة أحكام صيام المسافر المسافر يقول الإخوة والأخوات نعلم جميعا أنه يجوز له الفطر مطلقا مدام أنه مسافر يجوز له الفطر لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لكن يشترط لفطر المسافر شروطا أولا أن يكون سفره سفرا شرعيا معتبرا يعني أولا أن يتعدى المسافة الشرعية وأهل العلم اختلفوا متى يعتبر مسافرا أم لا يعتبر مسافرا بعضهم قال أن السفر يقاس بالعرف وبعضهم قال يقاس بالمدة وبعضهم قال يقاس بالمسافة ولعل أقرب الأقوال والله أعلم والله أعلم ما الذي ظهر لي بناء على يعني شيء من البحث هذه المسألة أنه إذا جاوز الثمانين كيلا فهو مسافر ويحسب هذه الثمانين كيلا تحسب من نهاية البلد إلى بداية البلد الذي سافر إليك يعني بعض الناس يحسبها من بيته. لا هي ما تحسب من بيتك تحسب من نهاية البلد الذي أنت ساكنا فيه الذي أنت ساكن فيه إلى البلد الذي أنت مسافر إليك إذا كان فوق ثمانين كيلو فأنت مسافر ويجوز لك أن تفطر الأمر الثاني أن لا يكون قصده بالسفر التحييل للفطر يعني إنسان مثلا شم رائحة الطعام الظهر في بيته فأعجبه واشتهى أن يأكل الطعام ولا يجوز لها أنه يفطر فأخذ القدر معه وطلع ومشى 100 كيلو وأفطر وتغدى ووسع الصدر ثم راجع وقال أنا والله سافرت وجيت هذا ما يعتبر ولا يصح لذلك لأنه لا يجوز أن يكون سبب السفر الفطر لا لا يكون سبب إن شاءك للسفر هو أنك تريد أن تفطر لكن يجوز أن يكون السبب الفطري هو السفر فلا تفطر لا تفطر لا تسافر لأجل أن تفطر لكن إن سافرت جاز لك أن تفطر الشرط الثالث أن يجاوز بنيان البلد يعني لو إنسان بيسافر من هنا إلى مكة بيمشي مثلا أكثر من 800 كيلو خلاص ناوي إنه يفطر بيمشي بعد الفجر ولن يصل إلا العصر مثلا وناوي إنه يفطر والسيارة ما فيها مكيف والتعب شديد في الطريق فنقول له يجوز أنك تفطر لكن هل يجوز يا جماعة أول ما يركب سيارته يفتح الشاي والحليب والقهوة والتمر يبدأ ياكل؟ وهو عند بيته لا متى يبدأ يأكل اذا اراد ان يفطر ها. بعد ما يتجاوز البلد ام بعد ما يتجاوز 80 كيلو ها. بعد ما يتجاوز بنيان البلد اذا تجاوز بنيان البلد طلع من بنيان البلد خلاص الان تحقق فيه انه انه مسافر ويجوز له في هذا الحال ان يأكل له يشرب بقيت مسألة هنا هي مسألة اذا سافر جوا اه وأفطر واذا اقلعت بالطائره وفارق البنيان الان الذين يسافرون في المطار يسأل بعضهم يقول طيب انا الان بسافر في المطار عن طريق المطار يجوز اني افطر في السيارة قبل ما اصل المطار ام لا في هذا الحال المسألة لها حالان اذا كان المطار خارج بلدته افطر فيه اذا مثل مطار الرياض يعتبر خارج البلد خارج البنيان خارج البنيان يفطر فيه اذا وصل المطار يجوز انه ياكله ويشرب خلاص الان طلع من البنيان أما إذا كان المطار في البلد أو كان ملاصقا للبلد، يعني ينتهي البنيان مباشرة تجد المطار بحيث أنه يكون ملاصق جزءا من البلد وجزء من البنيان، فإنه لا يفطر فيه لأنه لا يجوز أن يفطر قبل أن يتحقق فيه أنه سافر والسفر أن يفسر يعني أن يفارق البنيان تماما. الفائدة السابعة عشرة يجوز الفطر للمسافر مطلقا. سواء كان قادراً على الصيام أو كان عاجزاً عنه وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق يعني لو إنسان يجي معه الطائرة من الرياض سيذهب مثلاً إلى لا أقول إلى الدمام سيذهب إلى الأحساء يعني مسافة الطائرة ما يتجاوز تقريباً عشرين دقيقة فسيسافر بعد الفجر في المطار أذن عليه الفجر وهو كان يأكل ويشرب وأذن الفجر ساعة أربعة ونصف ثم ركب الطائرة ففي هذا الحال إذا ركب الطائرة وهو سيصل بعد عشرين دقيقة هل يجوز له في هذا الحال أن يأخذ ماء ويشرب وما يحتاج أكل وشرب هكذا بس يبغى, يبغي يصطر يجوز له يجوز يفطر ما يحتاج الفطر يا جماعة وكلها عشرين دقيقة وبيوصل وبطنه مليان من, من الطعام اللي أكله قبل قليل يجوز يصبر؟ نعم يجوز له أن يفطر بسبب أنه مسافر مسافر سواء شق عليه الصوم ما شق عليه الصوم يجوز له أن يفطر أما إذا جئنا عند الأفضل فإن الأفضل له في هذا الحال أن يصوم حتى يعني يوافق صيام الناس ويكون صومه في رمضان أفضل كما سيأتي معنا الفائدة الثامنة عشرة إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض لاحظ معي كن دقيقا معي إذا غربت الشمس وهو الآن في البلد في مطار الرياض وغربت عليه الشمس وبسم الله وبدأ يأكل الطعام الآن أفضر ركب الطائرة فأقلعت به الطائرة لما أقلعت الطائرة رأى الشمس مرة أخرى هل يلزمه الإمساك لأنه, لأنه يلزم الإمساك أم لا يلزمه الإمساك لأنه أتم الصوم يوم كاملا هل يلزمه الإمساك أم لا لا أصدر يحن ما يلزم الإمساك ما دام أنه أفضر بناء علانية صحيحة وبناء على يعني رؤية لغروب الشمس وبناء على يقين فلا يجب عليه ان يمسك مرة اخرى وهنا حالة اخرى قد تقع احيانا احيانا اذا اقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس واراد اتمام صيام ذلك اليوم في السفر فنظر الى ساعة دائما يفترون مثلا ساعة خمس ونصف نظر الى ساعة جاءت الساعة خمس ونصف ولا غربة الشمس انتظر ست لربع ما غربت الشمس ساعة ست ست وربع ست ونصف ما غربت الشمس في هذا الحال هل يجوز لهون يفطر على الساعة ام ينتظر مجيء الليل يجب عليه ان ينتظر مجيء الليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا فقد اثر الصائم نقول يجب عليك انك تنتظر مجيء الليل لو قال يا جماعة انا عطشان طيب ابغى اشرب ماذا نقول له اشرب يجوز انت مسافر اشرب اقطع صومك اما اذا تريد ان هذا اليوم يحسب لك حسابا شرعيا فانه يجب عليك ان لا تفطر حتى ترى الليلة تماما وهنا تمديه الان يا جماعة بعض الطيارين احيانا يكون في الجو ويأتي وقت الافطار وتكون الطيارة مرتفعة ويأتي وقت الافطار الساعة خمس ونص لكن لشدة علوه وقربه من الشمس وبعده عن الغيوم ونحو ذلك لا تغرب الشمس عليه بسرعة فبعضهم يكلم البرج يستأذن منهم في أن ينزل فينزل عشر دقائق ويفطر على اعتبار أنها غربة الشمس ثم يصعد مرة أخرى ما رأيكم في ذلك أهل الأرض الآن اللي تحقيه يفطرون هل يجوز؟ لا ما يجوز هذا تحايل ولأنه لا يجوز له ذلك لكن لو نزل لأجل مصلحة من المصالح اتصل عليه البرج قال مثلا انزل كذا متر مثلا أو كذا قدم فنزل مثلا ثم غابت رأي الشمس غائبة لمصلحة لم يتحايل إنما نزل لمصلحة في هذا الحال يجوز له ذلك تفكيل حال المسافر يأتي في هذه الفائدة رقم 20 أن المسافر أيها الأخوات له ثلاثة أحوال لا يخرج المسافر عنها يعني متى يكون المسافر الأفضل له أن يفطر ومتى يكون الأفضل أن يصوم اولا إذا لم يشق عليه الصيام إذا لم يشق عليه الصيام فالصوم أفضل مثل الذي يسافر في طائرة مثل صاحبنا اللي سافر للأحسى أو للدمام كلها نصف ساعة في الطيارة والجو مكيف ولا عليه تعب فإذا كان الصوم لا يشق عليه أبدا فالصوم أفضل لماذا؟ أولا لعموم قوله تعالى تصوموا صوم خير لكم فالأصل أن الصيام خير من غيره لعموم قوله تعالى إن كنتم تعلمون وكذلك لأن هذا يعني الالمساك أثناء السفر هذا قد فعله صلى الله عليه وسلم قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة والحديث متفق عليه إذا هو صلى الله عليه وسلم كان أحيانًا يجد مشقة أيضا في السفر ومع ذلك يستمر صائما فلا يعتبر الذي يصوم في السفر مخالفا للسنة فينبغي إذا ما كان عليه مشقة أن يصوم ولأن ذلك أيضا أسرع في في إبراء الذمة بدل ما يبقى في ذمة الصوم وقد يموت ولا يصوم أحد عنه أو لا يطعم عنه وكذلك لأن الصوم في رمضان حتى لو كان مسافرا أسهل على المكلف غالبا لأن الصوم مع الناس يكون في غالب الأحيان أسهل عليه ولأن الصوم في رمضان أيضا أفضل من الصوم في غيره لذا اتفقنا على أنه إذا كان في أثناء السفر ولا يشق عليه الصوم أبدا ما في مشق في الصوم أبدا أنه لا يجوز له الفطر صح؟ يجوز له الفطر يجوز له الفطر مطلقا لكن الصوم أفضل له لهذه الأسباب التي تقدمت معنا الحالة الثانية من حالات المسافر إن شق عليه الصوم مشقة شديدة فأيهما أفضل الصوم ولا الفطر؟ ها الفطر في هذه الحالة أفضل بل قال بعض أهل العلم بوجوب الفطر وذلك لعموم قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتا رخصه إن الله يحب أن تؤتا رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه الحديث رواه ابن حبان وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين لما رأى رجلا مضللا عليه يعني في سفر رأى رجل قد ظلل عليه عن الشمس وكأنه كان متعبا ومريضا فسأل عنه قال يا رسول الله هو صائم صائم متعب فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر ماذا الصيام في السفر المفروض أنه يفطر إذا يريد البر الأصل أنه يفطر ولا يستمر على قيامه قال ليس من البر الصيام في السفر وكذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل هو صائم والناس صائمون والناس لا يريدون يفطرون إلا إذا أفطر هو جاء ناس قالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل أنت تفطر ولا بتستمر صائم فدع النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء بعد العصر وهو على بعيره فشربه والناس ينظرون إليه فقيل له بعد ذلك يا رسول الله إن بعض الناس قد صام يعني أنت أفطرت لكن في ناس يا رسول الله مع وجود المشقة الشديدة صاموا فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصات أولئك العصات رواه الإمام مسلم الحالة الثالثة من حالات المسافر إذا لم تتحقق المشقة لو جاءت المسافر قال لك نحن اتفقنا الآن إذا ما علي تعب الأفضل أني أصوم لا أفطر إذا ما علي تعب أصوم وإذا علي تعب فالأصل أني أفطر قال لك أنا والله ما فرقت معي يعني إن, إن أفطرت فأبأنبسط أكثر وبأبدأ أشرب عصير وماء بارد وكذا وإذا ما أفطرت الأمر عندي عادي يعني أستطيع أن يتحمل كلها ساعة ونصف وهم أذن المغرب ففي هذا الحال إذا كان الأمران إذا كان الأمران متساويين ففي هذا الحال يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم ويكون الصوم والفطر كلاهما في مستوى واحد يخير بين هذا وهذا لما ورد عن حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم كان حمزة كثير السفر قال يا رسول الله أصوم في السفر فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأصطر والحديث رواه البخاري وقال أنس بن مالك كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم والحديث متفق عليه الفائدة الحادية هو العشرون من وصل إلى بلده ومن وصل إلى بلد يعني سافر إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فأكثر أهل أو فريق من أهل العلم فريق من أهل العلم يرون أنه يجب عليه الصوم وأنه قد صار في حكم المقيمين وعموما الكلام على هل يعتبر في حكم المقيمين أم لا يختلف على اختلاف العلماء هل يحدد السفر بأربعة أيام أم يكون بأكثر أم بأقل فمن رأى أن المسافر إذا قام أربعا أربعة أيام فأصبح في حكم المقيمين قال إنه ما يجوز له أن يفطر صار مثل المقيمين ومن رأى أنه لا يحدد بأيام معينة قضى بأنه يجوز له أن يفطر بناء على أنه مستمر في سفره والمسألة يعني فيها خلاف طويل لأهل العلم طبعا هذا ينبني عليها مسائل من ضمنها مثلا أن الذي يسافر إلى الخارج اشهرا او سنوات فالجمهور ومنهم الامة الاربعة انه في حكم المقين يعني مثلا الانسان ذهب يدرس سنة كاملة وجاء عليه رمضان وهو في بلد بعيد عن بلده مسافر اليه فبعضها العلم يقول يجوز له ان يخصر بناء على انه يعتبر مسافرا وبعضها العلم يقول انه يجب عليه الامساك بناء على انه جلس اكثر من اربعة ايام ووجوب الامساك عليه هو قول الجمهور ومنهم الامة الاربعة أنه يجب عليه لمساك وأنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر دام أنه سيجلس شهرا وشهرين ونحو ذلك الفائدة الثانية هو العشرون. إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك عن الطعام إلا إذا كانت قامته فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك يعني يصوم لأنه في حكم المقيمين وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى الآن نفرض يا جماعة أن إنسان سافر إلى الدمام لأجل أن يحضر والدته سيذهب بها مثلا إلى مكة فذهب إلى الدمام وأخذ والدته وأطر أساء الطريق طبعا هو حتى يتعدى الرياض ليذهب إلى مكة لابد يدخل الرياض وهو من سكان الرياض فدخل الرياض وخرج منها دخل الساعة عشر الضحى وخرج الساعة 11 وفي طريقه إلى مكة ما ذهب إلى بيته ولنا والإقامة في هذه الساعة التي يمشي فيها في شوارع الرياض هل يجب عليه الامساك أم لا؟ لأنها بلدة يجب عليه الامساك الصحيح أنه لا يجب عليه الامساك لأنه لا يزال في حكم المسافرين لا يزال في حكم المسافرين وكذلك من كان يسافر أكثر عمره بعض الناس يكون موظف بريد أو صاحب سيارة أجرة أو يكون طيارا يسافر أحيانا يوميا في هذا الحال يجوز له أن يفطر ما نقول لا مدام حياتك كذا يجب عليك الامساك لا يجوز له أن يفطر إن شاء لكن الأفضل له أن يصوم حتى لا تجتمع عليه الأيام والقضاء الكثير فيثقل عليه ذلك المسألة الرابعة والعشرون إذا رجع المسافر إلى بلده ووصلها أثناء النهار وهو مفطر فهل يجب عليه الامساك إلى المغرب أم لا المسألة فيها خلاف طويل يعني وصل إلى بلده الظهر وهو ماشي من مكة الفجر وصل إلى بلده الظهر فهل يجب عليه يمسك إلى المغرب وهو من الضحى وهو يأكل يشرب لما وصل إلى بلده وهو مفطر ففي هذا الحال المسألة فيها فيها قولا لاهل العلم ولعل الأول والأحبط له أن يمسك إلى الليل يعني إلى المغرب مع وجوب القضاء لأجل حرمته شهر رمضان لأن كان يأكل ويشرب الصباح في نهار رمضان بسبب العذر الشرعي وهو الصوم وهو السفر لكن ما دام أنه وفل خلاص العذر الشرعي الآن زال عنه ومثله المريض إذا شفي أزال عنه العذر الذي كان يأكل ويشرب به الفائدة الخامسة والعشرون إذا ابتدى الصيام في بلده ثم في آخر الشهر سافر إلى بلد آخر صاموا بعد بلده يعني فرضا بلده بدأوا اليوم رأوا الهلال رمضان وبدأوا الصيام اليوم فسافره إلى بلد غير بلده ما صاموا إلا بعد بلده بيومين وجلت في ذلك البلد الآخر إلى آخر الشهر فحسب لنفسه ثلاثين يوماً من أول صيام له فإذا الناس اللي هو ساكن عندهم الآن لسه لهم ثمانية وعشرين يوم قائمين ناقص عن بلده يومين فالآن كمل ثلاثين يوم فهل يجوز له أن يفطر ويعيد الحالة أم ينتظرهم جميعاً؟ ها يجب عليه أن ينتظرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون يعني لما يفطر الناس جميعا طيب واليومين اللي زايدها عليه تعتبر نافلا نقول جزاك الله غير هذه لن تضيع عند رب العالمين هذه تعتبر لك نافلة وعكس هذه المسألة عكس هذه المسألة طبعا لو زاد إلى 32 يوم 33 يوم كله يصوم ويكون له أجره طيب لو صام في بلده مثلا متأخرا عن البلد الآخر عكس هذه المسألة يعني جاء من بلد صاموا بعدنا بيومين مثلا فلما وصل إلينا فإذا نحن أكملنا ثلاثين يوما وهو لم يكمل إلا ثمانية وعشرين يوم يعني لو أكمل تسعة وعشرين يوم ممكن نقول الشهر ثلاثون والشهر تسعة وعشرون لكن الآن كمل أكمل إلا ثمانية وعشرين يوم وأفطرنا بكرة العيد فهل يجوز له أن يفطر معنا أم يصوم يوم العيد ما صام إلا ثمانية وعشرين يوم بلدها أصلا متأخر عنا يفطر في هذا الحال ويعيث ويجب عليه أن يقضي كم يوم احنا صمنا 29 يوم وهو صام 28 يقضي يوم واحد على أن الشهر 29 يوما أم يقضي يومين ها الصحيح أنه ما يقضي إلا يوما واحدا يقضي يوما واحدا فقط وهذه المسألة يعني لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي قبل قليل الصوم يوم يصوم الناس او قال يوم تصومون والفطر يوم يفطر الناس او قال يوم تفطرون الفائدة الثامنة والعشرون احكام صيام المريض كل مرض خرج به الانسان عن حد الصحة يجب يجوز له ان يفطر به لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر طبعا نقول يخرج عن حد الصحة اما الشيء الخفيف يعني كالسعال مثلا ونحوه والصداع فلا يجوز الفطر بسببه يعني لو إنسان يكح بعدين قال لك يا أخي أنا عندي كحة وزكام بأفطر أنا مريض فنقول له ما يجوز لك هذا لا يسمى مرضا في عرف الناس هذا ما يكاد يسلم الإنسان أحيانا منه أما إذا كان مرض فعلا في شيء من المشقة فإنه يجوز له الفطر طيب ما هو الضابط في مسألة المرض الذي يجوز له الفطر يعني نضع لك ضابط معين إذا وصلت إليه جاز لك أنك تفطر إذا ما وصلت إليه نقول ما يجوز لك أنك تفطر الجواب في ذلك إذا ثبت بالطد أو علم الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنه أن الصيام يجلب له المرض يعني إنسان معين الساعة 9 الضحى أصاب الصداع ويدري أنه إذا ما أكل مسكن أنه سيشتد عليه المرض ولن يستطيع يصلي ويتعب تعبا شديدا فنقول له إذا علم أن سيمرض مرضا شديدا نقول له من الآن ويجوز له أن تأكل الدواء ثم تأكل وتشرب كما تشاء أما إذا كان صداع يسير وسيذهب عنه هذا الحال لا يجوز له أن يفطر حتى يتحقق عليه أنه أصابه المشقة بسبب ذلك الفائدة الثلاثون إذا كان الصوم يسبب له الإغماء يعني الإنسان مثلا ليس مريضا لكن ما تسحر جيداً عطشان أو أكل سحوراً يسبب له العطش الشديد فصار الصوم يعني يسبب له دوار وغماء ونحو ذلك ففي هذا الحال يعتبر في حكم المرضى ويجوز له في هذا الحال أن يفتر بناء على أنه مريض الفائدة الواحد والثلاثون إذا أغمي عليه أساء النهار ثم أساق قبل الغروب أو بعده صيامه صحيح ما دام اصبح صائما افرض انه اغمي عليه الساعه 12 الظهر ولا فاق الساعة الساعه 7 بعد اذان المغرب صومه صحيح ولا لا ها اذا كان ما اكل شيء ولا وضع له شيء يعني ما اكلو وشربوهم وهو ما يدري اثناء النهار ففي هذا الحال صومه يعتبر صحيح اما اذا كان العصر اعطوهم مغذيات او او مثلا شربوهم ماء وهو ما يدري ونحو ذلك فإنه يعتبر صومه فاسدا أما إذا كان ماكل ما ولا شرب أبد إلى أن عليه المغرب ففي هذا الحال يعتبر صومه صحيحا وإذا طرأ عليه الإغمام نفرض إنسان أغمي عليه قبل أذان الفجر بدقيقتين ولم يفق إلا بعد أذان المغرب يعني ما ما أفاق ولا لحظة أثناء النهار ففي هذا الحال هل صومه صحيح أم لا الجمور على أن صومه غير صحيح لأنه فعل هذه العبادة من غير من غير أن يستصحب النية من غير ما تكون نية حاضرة معه فصومه غير صحيح ويلزمه أن يقضي هذا اليوم الفائدة الثانية والثالثة قضاء المغمة عليه نفرض أن انسان أغمى عليه مثلا لمدة مثلا ثلاثة أيام أربعة أيام هل يجب عليه القضاء أم لا بعض أهل العلم ذكر أنه إذا زادت أيام الإغماء عن ثلاثة أيام، فإنه لا يجب عليه القضاء. قاسوا هذا على إيش؟ على الصلاة. احسنت. على الصلاة. نحن ذكرنا في درس الصلاة أنه إذا أغمي عليه أكثر من ثلاثة أيام، فلا يجب عليه أن يقضي الصلاة بعد انتهاء بعد إيقاظه من إغماء. أما إذا كان أغمي عليه يوم ونصف يومين في نهار رمضان، ثم أفاق، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ نعم. يجب يجب عليه القضاء لكن العغمي عليه أكثر نفرض إنسان يعني أصاب حاجة سيارة وصار في غيبوبة تامة لمدة أسبوع كامل في رمضان ثم أفاق يجب عليه يقضي هالأسبوع غيبوبة تامة ما يدري عن شيء يجب عليه أن يقضي هذا الأسبوع لا ما يجب عليه أن يقضي وذلك لأن من شروط وجوب الصوم إيش؟ العقل وهذا عقله غير موجود معه بعض العلم ذكر أنه إذا أغمي عليه أو وضع له منوماً باختياره نفرض أنه هو الذي قال ضعوا لي منوماً قالوا المنوم هذا خطير وسوف يغمى عليك أسبوع قال ما في مشكلة أعطوني إياه فاختار أن يغمى عليه أسبوعاً باختياره هو ليس يعني شيء خارج عن, عن إرادته فيجب عليه القضاء هذا ذكره بعض العلم أما إذا أغمي عليه غصب عنه حاج السيارة بعد عملية ونحو ذلك فلا يجب عليه القضاء فلأولى أنه إذا اختار أن, أن يغمى عليه يعني طلب يضع له منوما أو نحوه فإنه يلزمه القضاء على الصيح من أقواله للعلم الفائدة الرابعة هو نفرض أن إنسانا أصابه عطش شديد أو أصابه جوع شديد فخاف على نفسه الهلكة أو خاف أن يفقد بعض حواسه أن يعني يصيب الصرع أو يصيب شيء من شدة الجوع والعطش فهل يجوز له أن ها يجوز له أن يفطر لكن ينتبه الإنسان يا إخوة لا يكون متلاعبا لا يقول أنا عطشان عطشان عطوني ماء أنا أخافغم علي لا لا طبيعي أن الصيام يكون في شيء من التعب طبيعي جدا لكن يجب عليه أن يحاول أن يتماسك قدر المستطاع لكن إذا خشي الهلاك خلاصة بموت عطوني ماء ففي هذا الحال إذا وصل إلى هذا الحال يجوز له أن يأكل وأن يشرب ويعتبر في حكم المريض يجب عليه أن يقضي بعدها الفائدة الخامسة والثلاثون لا يجيز له الفطر لمجرد الشدة المحتملة أو التعب أو نحو ذلك يعني إذا كان ما يخشى الهلاك ما يجز له أن يفطر هكذا وأصحاب المهن الشاقة يعني بعض الناس مهنته تكون شاقة أصلا مثل الخباز مثلا أو الذين يعملون في المناجم ونحو ذلك أصلا المسكين دائما أمام النار ويصيب عطش ونحو ذلك هل يفطر طوال الأسبوع طوال... طوال الشهر لا الأصل أنه ما يفطر إلا إذا خشي على نفسه الهلاك والأولى أن يعني إما أن يتناوب مع شخص آخر حتى لا يكون التعب عليه طول اليوم أو أن يجعل شغله بالليل أو أي عذر آخر يعني يدبر نفسه لحل معين أما أن يصبح كل يوم يفطر بسبب هذا التعب فهذا على الصحيح أنه لا يجوز له ذلك طبعا له عدة حلول كما ذكرت إما أن يأخذ إجازة أو نحو ذلك أحكام المريض أيضا في شهر رمضان المريض ينقسم إلى عدة أقسام بحسب المرض الذي يصيبه في خلال شهر رمضان طبعا نحن نقصد بالمريض المريض الذي يرجى برؤه المرض قسمان بعض الأمراض لا يرجى برؤها مثل مثلا أن يكون مثلا بعض الناس المصاب عفنا الله وإياكم بالسرطان أو تليف الكبد أو نحو ذلك هذا لا يرجى برؤه في الغالب فله حكم معين سيأتي معنا أما المريض الذي يرجى برؤه يعني شخص مثلاً مصاب بعمله عملية جراحية مثلاً أو مصاب بألام في بعض جسده أو نحو ذلك هذا الذي يرجبره هذا أيها وهل يستحب له الصوم أم يستحب له الفطر هذا لا يخرج من ثلاثة أحوال إن كان الصيام يشق عليه ويضره يعني مثلاً انسان عمل عملية انتهى من العملية في تاريخ اثنين رمضان مثلاً قال له الطبيب يا فلان خذ هذه حبوب آه مانعه للتسمم مثلا لابد انك تأكلها ثلاث مرات في اليوم حب الصباح حب الظهر وحب بالمساء اذا ما اكلتها لمدة اسبوعين ثلاث مرات في اليوم ترى سيصيبك الام شديدة سيشق عليه وسوف يضرك أن سيصيبك تسمم بالركبة بسبب العملية وقد يتآكل العظم ونحو ذلك هذا ما حكمه هل يستحب له الصوم أم يستحب له الفطر ما هو بيستحب أن لا يجب عليه الفطر لأن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى تالك ما يجوز لك ولا تقتلوا أنفسكم من الله كان بكم رحيم ما يجوز له لو أنه صام نقول لا أنت آثم يجب عليك شرعا أن لا تضر نفسك فيجب عليه وجوبا أن يفتر الحالة الثانية إذا كان الصيام يشق عليه ولا يضر أعطاه الطبيب الحبات هذه وقال قال له تأكلها أسبوعا كاملا فقال طيب يا طيب يا دكتور إذا ما أكلتها ما الذي يحصل قال إذا ما أكلتها يصيبك آلام شديدة في الركبة بعد العملية لكن ما في مضاعفات لكن هذه حتى تسكن عنك الآلام الشديدة فهل هل يستحب له أن يقول لا بأسوام وبتحمل الآلام أم يستحب له الفطر يستحب له الفطر لأن الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الحالة الثالثة أن يكون الصيام لا يشق عليه ولا يضره مثل إنسان مصاب بزكام إنسان مثلا عمل عملية،, عملية مثلا الزايدة ونحو ذلك فما عليه مشقة ولا عليه ضرر ففي هذا الحال نقول له لا يجوز لك أن تفطر ما يجوز لك أن تفطر ويجب عليك الصيام طيب إذا كان الصيام يؤخر الشفاء نفرض أن الطبيب أعطاه حبوب بعد العملية وقال الشفاء هذه الحبوب إذا أكلتها بإذن الله يعني تساعد على أن جسمك يبني الجلد بسرعة وتندم للعملية بسرعة أما إذا كنت ما أكلتها فهذا سيتأخر الشفاء شهرين ثلاثة فأيهما أفضل الصوم مع تأخر الشفاء أم الفطر الفطر لأن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بناء العسر هذه أحكام المريض الذي يرجى برؤه الثامنة والثلاثون المريض الذي لا يرجى برؤه مثلا كما ذكرت قبل قليل المصاب مثلا عفا الله وياكم بالسرطان أو بتليف الكبد أو نحو ذلك ممن يحتاج يعني أن, أن, أن يفتر ولا يستطيع أن يصوم ما نقول له طيب أقضي في شوال أقضي في ذي القعدة طيب أنا ما أستطيع أن أصوم خلاص إلا أنا أموت ففي هذا الحال نقول له يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا يطعم عن كل يوم مسكينا وسيأتي بعد قليل الكلام عن كفية الإطعام لكن أفرضوا يا جماعة أن في واحد مريض مريض مرضا لا يرجى وقلنا وقلنانا يجب عليك الإطعام فأطعم بعد ستة أشهر سبعة أشهر تطور الطب واكتشف علاج لمرضه فأكل العلاج واستطاع أن يصوم وأن يقضي. هل يجب عليه القضاء أم لا كفر الآن وانتهى بناء على خبر طبيب يعني تقاه أنك لن تستطيع القضاء وخلاص لكنه الآن استطاع القضاء فهل يجب عليه القضاء أم لا الصحيح أنه ما يجب عليه القضاء لأنه فعل العبادة الشرعية على قدر استطاعته مثل لو أن إنسانا مثلا كان يصلي وهو جالس لعدم استطاعته القيام ثم من الله عليه وأطلق رجليه وأصبح بعد شلله قادرا على المشي ما نقول لأقضي الصلوات التي الصل... صليتها وأنت جالس لأنه فعل ما استطاع من العبادة الفائدة الساسعة والثلاثون بعض الناس أيها يكون ينتظر الشفاء أو خذها بأسلوب آخر الآن المرضى ينقسمون إلى قسمين ينقسمون إلى قسمين المرضى الذين يرجى برؤهم ينقسمون إلى قسمين في القضاء نفرض أن إنسانا مثلا عمل عملية جراحية في 15 رمضان إلى عشرين رمضان طيب ثم استمر يصوم من عشرين رمضان إلى نهاية الشهر. هذا كم يوم يجب عليه أن يقضي كم يوم يجب عليه أن يقضي خمسة, خمسة أيام يجب عليه أن يقضي خمسة أيام طيب انتهى الشهر وعيز قالوا لها أهل يا فلان عليك قضاء قرزة أيام قالوا باقي 11 شهر على رمضان الجاي أصوم بعدين انتهى شوال يا فلان ترى عليك صيام قال يا أخي باقي عشرة أشهر لما جاء شهر محرم أو صفر مات الرجل وعليه الخمسة أيام ما الذي يلزم أولياءه أحد شيئين إما أن يقضوا عنه من ماته عليه صوم صامع عنه وليه إما أن يقضوا عنه وإما أن يطعموا عنه من ماله كل يوم مسكينا طيب أفرض أن هذا الرجل مثلا جاء يوم العيد فرضا ففي مساء يوم العيد انفتح الجرح عليه عملية ودخلوا المستشفى مرة ثانية وجلت في المستشفى اسبوع او اسبوعين ثم خرجوا المستشفى في خمسطعش للقعدة مثلا او في خمسطعش شوال قالوا له اهلا يا فنان صم قال لا الطبيب ما اصوم لمدة اسبوع لازم اكل هالدواء انتهى الاسبوع كاملا وجاء تاريخ مثلا عشرين شوال فقال انا خلاص غدا ان شاء الله سأبدأ اصوم الخمس ايام اللي عليه فمات في تلك الليلة ما الذي يلزم أهله يطعمون عنه أم يصومون عنه ها لا يلزمهم لا قضاء ولا يطعام لماذا؟ لأن ما استطاع أصلا ما فتح له فرصة أن يقضي ما فتح له فرصة أما لو كان تكاسل فتح له فرصة غدا بعد غدا بعد غدا بعد غد ومع ذلك لم يقضي ففي هذا الحال إذا كان تكاسل يلزم أهله شيء أما إذا كان ما تكاسل فلا يلزم أهله شيء عن الصحيح الفائدة الأربعون من مريض فافطر وهذه ذكرناها الفائدة الواحدة والأربعون الشيخ الكبير له ثلاثة أحوال متى يجوز له الفطر متى يجوز له يلزمه الصيام له ثلاثة أحوال أولا الشيخ الثاني الذي فنيت قوته وذهب عقله زين يعني بلغ حد الهديان وسقط تمييزه ما يدري عن شيء هل يلزمه الصيام أم يلزمه الطعام؟ ما يلزمه شيء لا صيام ولا إطعام لأن عقله ليس معه حتى لو كان قويا نقول عقله في حكم المجلون عقله ليس معه هذا الأول الثاني الشيخ الفاني الذي عقله معه لكن جسده فاني ما يستطيع أن يصوم ماذا يلزم أهله يلزمهم الإطعام عنه الحالة الثالثة إذا كان هذا الشيخ الكبير يميز أحياناً ويهذي أحياناً يعني أحياناً عقله معه وأحياناً يغيب عقله في هذا الحال ما الذي يلزمه إذا كان عقله معه يلزمه الصيام وإذا ذهب عنه عقله فإنه فإنه يفتر الإطعام, الإطعام له ثلاثة أحوال إما أن طبعاً الإطعام من الذي يطعم يطعم الشيخ الكبير الذي عقله معه وهو عاجز عن الصيام ويطعم ايضا من ها المريض الذي الذي لا يرجى برؤه كل هذا عليه مطعم طيب كيف يطعمون في ثلاثة أحوال إما أن يطعم كل يوم بيومه يعني مثلا أفصل اليوم ينادون مسكينا من من المساكين ويعطونه طعام طعام كامل يعني طعام مشبع ما يعطونه ك كأسماء وتمرتين ثلاث قالوا خلاص طعام لا لا بد أن يكون طعاماً مشبعا يعطونه هي كل يوم بيوما أو إذا انتهى شهر رمضان يجمعون ثلاثين مسكينا ثم يطعمونهم يجمعون ثلاثين مسكينا ويطعمونهم غداء أو عشاء أو نحو ذلك إذا ليس شرطا في الطعام أن تفطر صائما قد يكون ليس صائما ومع ذلك تطعمه الحالة الثالثة أن يطعم في أول الشهر نفرض واحد يا جماعة أبوه دخل المستشفى في عشرين شعبان ثم قال الطبيب خلاص أبوك لا يمكن يصوم أبدا الله يعينكم في رمضان تطعمون عنه فلما جاء لما جاء الأول رمضان قال في نفسه ماذا مني بأطعم بأطعم ثلاثين يوم أبعم وليمه وبدع ثلاثين مسكينا وأطعمهم دعا ثلاثين مسكينا في واحد رمضان وأطعمهم كلهم هل يصح هذا الإطعام أم لا قبل أن, قبل أن يعني يمر عليه رمضان كله أطعم ثلاثين مسكينا من حق الأيام الجاية كلها أه؟ لا ما يصح له لأن الكفارة لا تقع إلا بعد العمل ما تقع قبل العمل يعني لو, لو رأيت لك شخص مثلا سيذهب يكفر كفارة يمين قلت له والله يا أخي أنا كثير الحلف بكم الكفارة قال والله يطعام عشرة مساكين بخمسين ريالا قلت طيب خذ هذه مئتين ريال حق أربع كفارات يمين أنا شكلي بحلف أربع حلوف في هالاسبوع مثلا هل يصح ذلك وراح وكفر عنك وبديت تحلف أربع حلوف أربع أيمان وتحنث فيها بناء على أنك كفرت مقدما في هذا الحال ما يصح لا بد أن تكون الكفارة بعد العمل ولا تكون قبل العمل الفائدة الثالثة والأربعون هل يجزئوا أن يخرج الكفارة مالا يعني ماذا أبوك ما يستطيع يصوم وعليكم إطعام كل يوم تنادي هالمسكين واسقوا لخذ هذه عشر ريال اذهب واشتري طعاما من المطعم يجوز لا إذا تيقنت أنك يشتري ذهبت معه واشتريت له نعم أما تعطيه مالا لا فالأصل أن الله عز وجل قال في طعام طعام الأصل أن يكون يعني أن يكون طعاما ما يكون صدقة بالمال الفائدة الرابعة والأربعون وقد تقدمت معنا قبل قليل من كان ينتظر الشفاء من مرضه فمات قبل أن يشفى هل يجب على أهله شيء ذكرتها قبل قليل ما يجب عليهم شيء إذا كان ما استطاع أن يقضي ما فتح له المجال ما يجب عليهم شيء الخامسة والأربعون من كان من مرض ثم شفي وتمكن من القضاء وهذه تقدمت معنا أيضا قبل قليل وسادسة والأربعون تقدمت الفائدة السابعة والأربعون من يجوز لهم الفطر بغير مرض ولا سفر هناك أقوام يجوز لهم يفطر بغير مرض ولا سفر منهم الأول من قاتل عدوا او احاط العدو ببلده في هذا الحال يجوز له ان يجوز له في هذا الحال ان ما دام ان في في جهات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا صحاب انكم مصبحوا عدوكم والفطر اقوى لكم فافتروا كما رواه مسلم كذلك من احتاج للفطر لانقاذ معصوم من هلكة مثل من يا جماعة اللي قد يحتاجون الى الفطر لانقاذ الناس مثل من مثل عمال المطافي مثلا والإسعاف والأطباء أحيانا طبيب مثلا عند عملية وتعب ولا يستطيع بدأ, بدأ عينه مثلا يعني يصيبه النعاس أو, أو بدأت عينه تزيغ يمنة ويسرم شدة العطش والجوع يشتغل في بطن في هذا الحال يجوز له أن يفطر لأجل إنقاذ المعصومين من الهلكة الفائدة الثامنة هو من أبيح له الفطر هل يجوز له أن يأكل ويشرب أمام الناس إنسان مثلا مسافر إلى مكة وبعد ثلاث الظهر وقف عند صاحب أسكريم مثلا وأخذ أسكريم الظهر يمشي في الشارع طالع من الحرم ويأكل أسكريم في نهار رمضان بناء على أنه مسافر صحيح هل يصح ذلك أم لا ولا عصير وسندويش مثلا هل يصح له ذلك يصح ولا ما يصح ما يصح ذلك إلا في حالة واحدة متى إذا كان السبب فطره ظاهرا مثل مثلا لو أبوك شيخ كبير معك في السيارة واضح أنك كبير ولا يستطيع الصوم واقف عند عند إشارة المرور وأبوك معه كأسماء ويشرب الناس إذا التفتوا ورأوه على هذا الحال لن يستغربوا صحوا ولا لا لأنه رجل كبير ويقولون أكيد ما يستطيع الصوم أما أنت إذا شربت أمام الناس بناء على أنك مسافر الناس ما الذي أدراه منك على سفر سوف يسيئون بك الظن فلا يجوز إذا كان سبب فطره خفيا لا يجوز أن يفطر أمام الناس أما إذا كان سبب فطره غاهراً واضحاً فيجوز له ذلك الفائد الساسعة والأربعون يجب على من أراد الصوم أن يبيت نية الصيام من الليل كذلك كل صوم واجب يجب أن يبيت النية من الليل الصوم الواجب مثل ماذا يا جماعة؟ ها مثل صيام القضاء ومثل صيام النذر ومثل صيام الكفارة كفارة قتل الخطأ كفارة الوطأ في نهار رمضان ونحو ذلك طبعا النية هي عزم القلب على الفعل يعني ليس شرطا أن تقول نويت وأنا صوم غدا لا النية عزم القلب على الفعل والتلفظ بها بتعاه لا يتلفظ بالنية إلا فيما ورد مثل ذبح الهدي ونحوها أما والإحرام أما في التلفظ بها في الصوم والصلاة ونحوها فهذا منهي عنه الفائدة الحادي هو الخمسون. الذي يصوم في رمضان لا يحتاج إلى أن يجدد النية كل يوم يعني أنت اليوم صمت رمضان ما يحتاج بالليل تقول وأنا أنوي أني أصوم غدا ثم تقول بعد غدا وأنا أنوي أني أصوم اليوم اللي بعده لا يكفي أنك تنوي أول يوم ثم تنتهي ويندرج على ما بعده من أيام الفائدة الثانية والخمسون النفل المطلق لا تشترط له النية من الليل يعني مثلا لو إنسان الضحى جاءت الساعة عشر وحد الضحى وهو لم يأكل ولم يشرب فقال ما دام ما بقي على المغرب إلا خمس ست ساعات أبصوم هل يجوز له ذلك ها نفل نعم يجوز له ذلك أما في القضاء فلا يجوز له ذلك يعني المدلع لو أصبحت يوم من أيام شوال ساعة الحادية عشر الظهر فقلت أبصوم لأن علي يوم قضاء واعتبر هذا اليوم نقول ما يجوز لا بد أن, أن, تجمع أن, أن تجمع على الصوم من الليل الفائدة الثالثة والخمسون من لم يعلم بدخول رمضان إلا بعد طلوع الفجر وهو لم يأكل ولم يشرب هذا يختلف عن المسألتين لقبل واحد ما أكل ولا شرب وذهب يصلي الفجر لما صلى الفجر قال له الناس ترى اليوم رمضان وهو ما أكل ولا شرب فقال الحمد لله دام مني ما أكلت ولا شرب اللهم إني صام خلاص يعني نوى بقلبه في هذا الحال هل يجوز له ذلك لا لا بد أن يجمع النية هو أن يعزم من الليل ما يجوز له أن يعزم بعد الفجر طبعا يجب عليه أن يمسك طوال اليوم الفائدة الخامسة والخمسون السجين والمحبوس الذي لا يدري عن رمضان حيانا بعض المسلمين قد يؤسرون عند كافرين ونسر الله أن يفك جميع أسر المسلمين قد يؤسر عند كفار بعض المسلمين ولا يدري هذا رمضان هذا شوال هذا ما يدري ماذا يفعل في هذا الحال في هذا الحال ينوي بأسر بي... يعمل بغلبة الظن يعني غلب على ظنه أن هذا هو شهر رمضان ويصوم ثلاثين يوما ثم بعد ذلك بعدها بشهرين ثلاثة سنة سنتين إذا يسر الله تعالى له أن يفك أسره في هذا الحال ينظر إذا كان ذاك الصيام ثلاثين يوم وقعت في رمضان الحقيقي الحمد لله كان بها إذا كانت وقعت في شوال فأيضا كان بها ويعتبر صوم حقيقي لأن يعتبر قضاء أما إذا كانت وقعت قبل رمضان فإنه يجب عليها أن يقضيها لأنه صام قبل دخول الشهر عليه الفائدة السادسة والخمسون متى يفتر الصائم؟ متى يفتر الصائم؟ إذا غابت عليه الشمس إذا غاب قرص الشمس غاب فأفطر الصائم ولا عبرة بالحمره التي تبقى بعد غياب الشمس الفائدة السابعة والخمسون السنة أن يعجل الإفطار كما تقدم، وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. طيب إذا لم ين إذا لم يجد الصائم شيئا يفطر عليه ماذا يفعل؟ ها يمسو أصبه يمسو ما بقي عليه مثلا من طعم. لا هذا يفعله بعض الناس، والأصل أنه لا يفعل. إنما الأصل أن أن ينويا بقلبه أنه أفطر. إذا ما وجد ماء ولا رطب ولا أي نوع من أنواع الطعام يفطر عليه ففي هذا الحال ينوي الفطر بقلبه الفائدة الثامنة والخمسون بعض الناس يفطر قبل المغرب الذي يفطر قبل المغرب لا يخلو من أحد حالتين ركزوا معي إما أن يفطر شاكا في غروب الشمس واحد مثلا في البر ولا مع الساعة ولا يدري متى يأذن فاينظر للشمس قال والله الظاهر منها الظاهر أنها غابت إن شاء الله غابت ان شاء الله وأخذ الطعام وأكل ثم تبين أنها ما غابت شك ما تأكد أنها غابت ما الذي يلزمه ها يلزمه القضاء فنقول صومك باطل هذا الشيء الشيء الثاني أن يجزم أن الشمس غربت ثم يتبين لها أنها ما غربت نفرض أن نظر إلى الشمس نظر إلى الشمس نظر ثم نظر إلى ساعة ف. يعني ما يدرب بالضبط كم كم المغرب لكن غلب على ظنه وخلاص وغابت الشمس وانتظر قليلا حتى أظلمت الدنيا ثم بدأ يأكل ثم بعد قليل فإذا الذي غيب الشمس غيوم وظهرت وظهرت الشمس من جديد فلكنه أفطر جازما بغياب الشمس فأمسك على طول عن الطعام والشراب هل يلزمه القضاء أم لا؟ ها ما يلزمه القضاء لحديث أسماء أنها قالت أفطرنا في غيم في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم يأمرنا بالقضاء الفائدة التاسعة والخمسون إذا طلع الفجر معلوم أنه يجب على الصائم لنساك لكن هل يجوز لهوان يأكل ويشرب أثناء سماع الأذان هذا يختلف إذا كان المؤذن من المؤذنين الدقيقين تعلم أنه المؤذن ما يؤذن على الوقت مئة في المئة ففي هذا الحال نقول الأصل أنك تتوقف لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى إيش؟ يتبين لكم الخيط الأبيض إذا, إذا تبين هذا معناه أنه ما يأذن إلا إذا تبين الخيطان أحدهما من الآخر على طول إذا في يدك ما تنهيه خلاص انتهينا أما أنك تأكل وتشرب وهي أذن لا لكن إذا كان المؤذن تعرف أنه قدم شوي بعض المؤذنين يقدم دقيقة دقيقتين فإذا كنت تعلم من مؤذنك ذلك فيجوز لك أن تأكل وأن تشرب إلى نهاية الأذان لكن ينبغي يليخو أنك أول ما تسمع الأذان عموما احتياطا لدينك ينبغي أنك أول ما تسمع الأذان أن تتوقف عن الأكل والشرب على طول الفائدة الستون البلد الذي يستمر الليل والنهار شهرا وشهرين كيف يصومون اولا البلد الذي يكون فيه ليل ونهار خلال 24 ساعة يجب عليهم يصومون يعني يا جماعة الآن بعض البلدان يكون الليل ساعتين والنهار كم ساعة طبيعي إذا كان الليل ساعتين كم يكون النهار 22 ساعة هل يجب أن يصوموا 22 ساعة ها؟ نعم يجب ما دام خلال 24 ساعة فيه ليل ونهار يجب عليهم أن يصوموا طيب لو كان يستمر الليل أسبوعا كاملا والنهار أسبوعا كاملا ماذا يفعلون ينظرون إلى أقرب بلد فيه ليل ونهار ينظرون البلد اللي يبعد عنهم 50 كيلو قالوا نحن مثلكم اسبوعين ما نشوف الشمس طيب اللي بعدكم قالوا نحن مثلكم أيضا اسبوع ونص ما, ما نرى الشمس ذهبوا إلى بعد خمسمية كيل فنظروا إلى البلد اللي أول بلد تطلع عليه الشمس قالوا والله نحن النهار عندنا 22 ساعة إذن يلزمكم أنتم أقرب بلد فيه ليل ونهار خلال 24 ساعة يلزمهم أن يفعلوا مثلهم الفائدة الواحدة هو الستون المفطرات وهي مفتدات الصوم يجب على من وقع في شيء منها أن يقضي المفقرات ما عدا الحيض والنفاس لا يفسر بها الصائم إلا بأحد ثلاث الشروط ركز معي الأول أن يكون عالما غير جاهل يعني يا جماعة نفرض واحد ساكن في البر ولا يعرف من الدين إلا أصلي أصوم ويعرف من الصيام أنه يعني ما تاكل ولا تشرب ولا تقرب زوجتك الصيام هذا عنده ذاك اليوم أكثر من السحور فاضحى أسعبه بطنا فأدخل أصبعه وتقيأ متعمدا نحن نعلم أن القيء متعمدا يبطل الصوم لا لا يبطل الصوم ثم أتم صوم إلى الليل قلنا له يا أخي طيب ما يجوز قال والله يا أخي ما أدري أنا في البر ولا أعرف إلا الغنم والإبل والرعي ما أدري أنا أظن أن الصوم ممنوع أكله وشرب زوجه أما غيره ما أدري عنه ففي هذا الحال هل يلزمه القضاء أم لا؟ لا لأنه جاهل. لكن لو جاك واحد يدرس في الجامعة ودارس ابتدائي ومتوسط وثانوي ودارس مادة الفقه ودارس، ثم فعل هذا هذا وتقية. بعدين قال يا أخي ما أدري إن القي يفسد الصوم يقبل منه؟ لا ما يقبل منه. لأن أنت ما يقبل الجهل بهذا. أنت عايش في البلد وقرأت ودرست وتحضر محاضرة تحضر علق الخطب الجمعة. أما غيره فيقبل منه مثل ذلك. أن يكون عالماً غير جاهل ثانياً أن يكون ذاكراً غير ناس لو أكل أو شرب أو نحو ذلك وهناس ما علي الشيء الثالث أن يكون مختاراً غير مضطر ولا مكره أن يكون مختاراً يعني لو إنسان جاء مثلاً ومسك عليه المسدس وقال تشرب من هالماء تفطر ولا أقترك فأكل أو شرب اتقاءاً للقتل هل يفسد صومه؟ ها؟ ما يفسد صومه؟ صومه هذا الحال صحيح الـ الفائدة الثالثة والسادسة والرابعة والسادس من المفطرات ما هو في معنى الأكل والشرب الذي يغني عن الأكل والشرب مثل المغذي الذي أخذه المرضى مثل الإبر التي تؤخذ في الوريد طبعا الإبر التي تؤخذ في الوريد أقسام منها ما يغني عن الأكل والشرب لو أخذ لك إبرة خلاص ما يحتاج تأكل ولا تشرب يمكن لمدة ثمانية تسعة ساعات ثم تأخذ إبرة ما يحتاج تأكل ولا تشرب مثلها أيضا وهناك أنواع من الإبر إما مسكن الألم أو تعمل تعادلات في إنزيمات الجسم مثل مثلا البنسلين والأنسولين أو إبر التطعيم ونحو ذلك فالإبر التي تغني عن الأكل والشرب هذه تفسد الصوم ولا تفسد أما الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب فإنها لا تفسد الصوم مثل الأنسولين ونحوه المسألة الخامسة والستون غسيل الكلا الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيميائية وغذائية كالسكريات والأملاح وإضافة غيرها إلى الدم هل هذا يفطر؟ واحد عنده غسيل كلى يا جماعة لمدة أربع ساعات النهار وصايم هل يفطروا لنا؟ نعم لأنهم يضيفون إلى الدم أشياء فهو يفطر كذلك الحقن الشرجية وقطرة العين والأنف وقلع السن ومداوات الجرح كل ذلك لا يفطر بخاخ الربو أيضا لا يفطر لأنه غاز مضغوط هل هو يذهب إلى المعدة أم إلى أين يذهب؟ يذهب إلى الرئتين فلا يفطر سحب الدم للتحليل لا يفطر إلا إذا كان كثيرا أما القليل مثل النصف الزجاجة التي في حجم الأصبع أو ثلاثة أربعة أو نحو ذلك هذا لا يفطر من حشى سنه بحشوة طبية فوجد طعمها في حلقة لكن ما دخل شيء لكن وجد طعمها هل يفطر أم لا لا يفطر أيضا هناك أمور سأسردها عليكم سردا ليست من المفطرات غسول الإذن قطرة الأم إلا إذا كانت كثيرة جدا بحيث أن يبلعها بخاخ الأم إذا اجتنب بطلع ما ينفذ إلى الحلق الأقراص العلاجية بعض الناس يضع تحت اللسان أقراص تعالج الذبحة الصدرية هذه ما تفطر إلا إذا بتلع شيء من طعمها حفر السن أو قلع الضرس تنظيف الأسنان بالسواك أو الفرشة لا يفطر المضمضة الغرغرة بخخ العلاج الموضعي للفم لا يفطر الغاز الأكسجين لا يفطر غازات التخدير البنج ما يدخل الجسم من دهونات ومراهم ولصقات علاجية جلدية حتى لو كانت اللفقة عليها مواد كيميائية لا تفطر القفطرة وهي أنبوب دقيق يدخل في الشرايين إما لتصوير أو علاج أو القلب لا يفطر إدخال منظار من خلال جدار في البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية لا يفطر منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل حيانا منظار المعدة يدخلون مع السوائل أما إذا لم يدخلوا سوائل فإنه لا يفطر أيضا الفائدة ال الواحدة والسبعون من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان فسد صومه أما من أكل وشرب ناسيا فلا يفسد صومه لقوله صلى الله عليه وسلم من إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه الفائدة طيب هنا مسألة لو رأيت أحدا يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسيا أخوك استيقظ الساعة عشر وجاء إلى المطبخ وأخذ سندويش وبدأ يأكل يظن ليس من رمضان هل يجب عليك أن تذكر أم لا أم يا أخي خل الله يطعمه ويسقيه؟ ها يجب عليك أن تذكره وجوباً لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان هذا في ظاهره أنه مخالفة أنت ما تدري ما الذي في باطنه في ظاهره أنه مخالفة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الصحيح من رأى منكم منكراً قد تقول لي هذا ليس منكراً أقول في ظاهره أنه منكر في ظاهره أنه منكر بصرف النظر عن الاسم أو عدم الإثم. الفائدة الثالثة والسبعون من وجب عليه الصيام فأفطر بالوقع في نهار رمضان عامدا مختارا فقد أفسد صومه الذي يطأ في نهار رمضان وهو ليس مسافرا وليس معذورا يعني أقصد معذور أفطر بسبب مرض أو نحو ذلك يعني واجب عليه الصوم وفي داخل البلد وليس مسافرا ولا غيره ومع ذلك وطأ يعني وطأ زوجته يلزم عدة أمور أولا التوبة من الذنب الذي فعله ثانيا إتمام قيام هذا اليوم ما يقول مدى من اليوم فسد بأكل وأشرب لا ثالثا عليه أن يقضي هذا اليوم رابعا عليه الكفارة المغلظة كفارة المغلبة هي التي أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت قال وما لك ما أهلكك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فذكر عنه الكفارة. قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام التين مسكينا؟ قال لا. حديث رواه البخاري. إذاً يجب أن يعثق رقبة. اذا لم يستطع ماذا يفعل؟ صيام شهرين متتابعين. ما استطاع ماذا يفعل؟ إطعام التين مسكينا. قال ما أستطيع إطعام التين مسكينا. ما هو الحل؟ تفقد عنه الكفارة. طيب الجهل بهذا. يعني واحد جاء قال يا أخي أنا أدرى أن الوطء محرم وأنه مفسد للصيام بس ما دريت أن عليه كفارة أو ظنيته إنه مثل الأكل والشرب اقضي وسب واستغفر ما ما كنت أدري يا أخي إنه يجب عليه يصوم شهرين ويجب يعني جاهل بكفارة هل تلزمه الكفارة أم لا نعم تلزمه الكفارة تلزمه ال... ما دام أنه يدري أنه حرام تلزمه الكفارة مثل هالرجل الرجل كان جاهلا قال يا رسول الله هلك ما يدري إش الحل حتى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفائدة السادسة والسبعون من وطأ في أيام من رمضان نهارا يعني مثلا وطأ في اليوم الأول ثم وطأ في نفس الرمضان في اليوم الثالث ثم وطأ في اليوم الخامس هل عليه كفارة واحدة أم كفارات بعدد الوطاء العلماء لهم في ذلك أقوال واللجنس دائما الإفساء أكتوا بأن عليه كفارات بعدد الأيام التي وطأ فيها وقيل لا تلزمه إلا كفاره واحدة دام أن الوطأ وقع في رمضان واحد طيب لو أن إنسانا أراد أن يطأ ها؟ واحد أراد أن يطأ ففكر قال الآن لو وطأت أنا صائم سوف يلزمني كفاره وشغلة طويلة تدري أعطوني كاس ما؟ واخذ ماء وشرب متعمدا وقال الآن أصبحت مفطرا، ثم وطأ هل يلزمه الكفاره ولا لا حيلة يعني قال يا اخي انا ما وطأت وانا صائم انا وطأت وانا مفطر صح علي ذنب اني اصرت بالماء لكن ما علي الكفارة نقول بل انت اشد ويثمن لانك انت على رب العالمين والذي جعلك تشرب هالماء هو انك تتقوى ايضا على مثل هذا الفعل من الوطأ فيلزمه على الصحيح الكفارة طبعا مقاربة الصائم لزوجته ومخالطتها وتكرار النظر اليها جائز لكنه اذا كان يخشى على نفسه فإنه يجب على الصائم أن يبتعد عنها كما قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم يعني يقربها ونحو ذلك قالت لكنه كان أملككم لإربه يعني ما كان لأربه لأربه يعني ما كان صلى الله عليه وسلم يفضي به ذلك إلى ما بعده من إنزال أو وطء أو نحوه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عديد الصحيح أن الله عز وجل قال الصيام لي ثم قال يدع قعامه وشرابه وإيش شهوته فالأصل أن الطعام يدع شهوته حتى يعني التقبيل ونحوه الأصل حتى التقبيل ونحوه والأصل أن يبتعد عنه المسألة التي بعد هذا إذا أصبح وهو جنف نفرض أن رجلا وطئ زوجته بالليل ثم نام وأذن عليه الفجر وهو جنوب ففي هذا الحال هل يصح صومه أم لا؟ نعم إذا أصبح وهو جنب صومه صحيح طيب لو احتلم وهو نائم في نهار رمضان واحتلم صومه صحيح أما من استمنى في نهار رمضان تعمد إخراج المني بشهوة بفعل منه إما بتكرار النظر أو بالعبث بنفسه فإن صومه يفسد بذلك وهو مرتكب ليسم الفائدة التي بعدها القيء أيها الإخوة يعتبر من المفطرات لكن القيء له أربع حالات. الحالة الأولى أن يغريبه القيس إنسان جالس الضحى وغلبه القيء غصب عنه تقيّ هل يفسد صومه أم لا؟ ما يفسد صومه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذرعه القيس لا قضاء عليه ومن استقى عمدا فل يقضي رواه الترمذي. هذا ذرعه القيء ما عليه قضاء لكن لو استقى عمدا أدخل أصبعه وبدأ يعبث بحلقة لحد ما تقيّ ما الذي يلزمه؟ هذا فسد صومه يلزمه القضاء. الحالة الثالثة لو تجش واحد كثر سحور وذهب يصلي صلاة الفجر تجشى فخرج منه قيء يسير ثم مصطع يخرجه بلع غصب عنه في هذا الحال هل يفسد صومه أم لا؟ ها في هذا الحال لا يفسد صومه صوم صحيح لكن إذا تعمد إذا تعمد بنفسه أن أن يبلغه يعني استحى أن يخرجه ونحو ذلك فتعمد أن يبلعه فإن صومه بذلك يفسد طيب يا جماعة لو, لو أن هاجت عليه معدته وهي المسألة الرابعة هاجت عليه معدته فغلبه القيء هل يجب عليه أن يمسكه ويمنعه؟ ها؟ لا مدام غلب بنفسه فإنه يخرج منه ولا عليه باته الفائدة الثالث والثمانون ما علق بين ما علق بين أسنان ما علق بين أسنان الصائم نفرض مثلا أن الصائم إما مثلا تسحر أو نحو ذلك ثم علق بين أسنانه شيء في هذا الحال هذا له ثلاث أحوال أيضا الحالة الأولى إما أن يبسلع ما علق بين أسنانه بغير قف نفرض مثلا أنه عبث بلسانه فجاء مثلا الطعام على, يعني على لسانه وبلعه بغير قف ما حكم صومه الثاني أن يكون قليلا يعني مثلا شرب عصيره طالع صلي الفجر وفي أثناء الصلاة واجد طعم العصير مع لعابه ولا يستطيع أنه يخرجه عن اللعاب فصار يبلع عادي يعني مع اللعاب أصلا هو ما يقدر يميزه في هذا الحال ما حكم فعله فعله ما عليه شيء وصومه صحيح الحالة الثالثة أن يكون كثيرا يعني مثلا حرك مثل من في أسلانه تجويف وخرج منها طعام وبلعه متعمدا هذا يفسد صومه بهذا المسألة الرابعة والثمانون من أصابه رعاف ما حكم صومه ما حكم صومه صحيح صومه جائز ما علي شيء صوم الرعاف الدم الذي يخرج من الأم المسألة الخامسة والثمانون الأشياء التي تخرج من الجسم وتصل إلى الفم نوعان النخامة وهي المخاط النازل من الرأس والنخاعة وهو البلغم الصاعد من البطن إما بسبب السعال أو التنحنح هذه لها حالتان لبعض الناس يسأل يقول يا أخي إذا كحيت وخرج مني بلغم يجوز أبلعه أم لا هذه لها حالتان إذا كانت لا تزال في حلقة فيجوز له أن يبلعها لمشقة إخراجها ولعموم البلوى بها فصحيح قومة أما إذا كان كحة ثم وصلت إلى لسانه ففي هذا الحال هل يجوز له أن يبلعها؟ ها. لو بلعها لا فسد صومه بذلك الفائد السادسة والثمانون من أحكام, الصيام من أحكام السواك للصائم السواك سنة للصائم في جميع النهار وإن كان رطبا إذا استاكى الصائم فوجد طعم السواك في فمه فلا يجوز له أن يبلعه بل يجب عليها أن يخرجه وكذلك لو خرج شيء من شعرات السواك لا يجوز أن يجعلها تفضي إلى داخل فمه ما يعرض للصائم من جروح نفرض أن الصائم يلعب كرة مثلاً أو يمشي في الشارع فأصابه جرح في رجله وخرج دم كثير هل يفسد صومه بذلك؟ ها؟ لا ما يفسد لأنه بغير فعله بغير اختياره لكن لو أن ذهب إلى المستشفى وتبرع بدمه ها؟ يفسد صومه لأنه هو الذي تعمد إخراجه ما حكم شم الطيب للصائم؟ طيب سواء البخاخ او دهن العود ونحوه جاز ما عليه الشيء لكن البخور البخور يجوز ان يوضع في المسجد يعني مثلا البخور وضع في المسجد يجوز لكن ان يأخذه الصائم ويستنشق هكذا حتى تدخل الجزيئات الى داخل جوفه لا هذا قد يفسد عليه صومه اما تبخير المسجد تبخير البيت في الظهر العصر في وقت الصوم هذا لا يؤثر على الصوم على الصحيح التدخين هل هو من المفطرات نعم من المفطرات ومن المحرمات سواء كان في رمضان او في غير رمضان الانغماس في الماء لو انسان صائم وانغمس في ماء بارد يفتد صومه لا ما في بأس ان يفعل لو تمضمط بماء بارد انغمس في ماء بارد رقب ثياب اي شيء يفعله الصائم لتخفيف الشدة الصيام عنه فهذا لا يؤثر على صومه على الصحيح طيب لو أنه يا جماعة فعل شيئا من المفطرات ظانا بقاء الليل وعدم أذان الفجر قبل قليل ذكرنا لكم إذا ظن غياب الشمس الآن واحد ما در أن نأذن الفجر أنا أعطيكم مثالا نفرض يا جماعة أن إنسانا مثلا الساعة مأخره نصف ساعة دائما يأذن الساعة أربع استيقظ من النوم نظر إلى ساعته ساعته مأخره نصف ساعة الساعة في الحقيقة أربعة لكن ساعته وجدها كم ثلاث ونص قال الحمد لله بقي نصف ساعة على أذان الفجر وهم أذنوا منته لكن ما يدري فتح اللاجة وبدأ يأكل ويشرب الحمد لله أن يستيقظ قبل لا يأذن الحمد لله بقي معنا قرابة العشرين فائدة حملون ولا ننتهي هذا طلب العلم لا بد من ثني الركب في مجالس العلم حتى نتعلم بقي معنا عشرون فائدة تحملوها معنا الفائدة الخامسة والتسعون حسب الترقيم الذي بين يدي الفتاة التي بلغت فخجلت واستمرت تفطر يعني بلغت عمرها 11 وهي ما تصوم استحت أن تصوم ويعلم أهلها أنها آآ قد, آآ قد بلغت واستمرت تأكل وتشرب يجب عليها أولا ثوبة لأنها وقعت في معصيص فيها مواجب كيف تأكلين وتشربين ثانيا يجب عليها قضاء ما فات يجب عليها أن تقضي ما فاتها بعض النساء مثلا تسأل وعمرها 16 سنة تقول يا شيخ أنا بلغت عمري 11, 11 سنة وما صمت وعمري 11 ولا صمت وعمري 12 ما صمت إلا وعمري 13 ما أدري كم يوم علي قضاء في 6 أيام أم 10 أيام ما أدري ماذا تفعل تعمل بالأحوط نقول ما تدرين إن 6 أو 10 اعتبرها 10 خمسطعش أم عشرون اعتبري أنها عشرون يوما تأخذ بالأحوط على الأكثر طبعا الزوجة لا يجوز لها أن تصوم في غير رمضان إلا بإذن زوجها إلا إذا علمت أن زوجها يرضى فما عليها بأس أما في رمضان فتصوم بغير إذنها وكذلك في القضاء الأولى أنها تستأذن منه تقول يا فلان ترى غدا بصوم أو لماذا لا تصوم معي غدا أي أسلوب تخبر بذلك لكن يجب عليها أن تصوم القضاء حتى لو قال لا ما تصومين طيب انتهى شوال انتهى ذي القعدة انتهى محرم وصل شعبان وأنا ما صمت القضاء وهو كل يوم يقول لا لا تصوم القضاء يجب عليها أن تصوم بغير يذنه. ما دام أنها وصلت إلى مرحلة الصيام الواجب الحائض إذا رأت علامة الطهر إذا رأت مثلا أفرض أن يأذن الفجر الساعة أربع رأت علامة الطهر الساعة أربع إلا ربع هل يجب عليها الصيام أم لا؟ نعم يجب عليها الصيام طيب لو الحاض يا جماعة طهرت ساعة أربع إلا عشر دقائق لكن مشغولة بالسحور بأولادها وكذا أذن عليها الفجر وهي ما من الحيض، هل يجوز لها الصوم نعم يجوز لها الصوم مثل الجنوب لو أذن عليه الفجر وهو جنوب يجوز لها الحيط و... وتغتسل بعد الفجر لكن لا بد أن تبكر بالغسل قدر المستطاع حتى تصلي الفجر المسألة التي بعدها هل يجوز للحائض أن تستعمل حبوب منع الحيض الجواب أنه الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها ولا تمنع الدم وعموما قد ثبت بالطب ضرر هذه الموانع لكن لو أن امرأة خالفت وقالت أنا سأتعاط الحبوب لمنع الحيض وتعاطت الحبوب وفعلا ما أصابها الحيض دائما الحيض يأتيها في عشرة من الشهر وينتهي في سبع في ذلك الشهر في رمضان أكلت حبوب منع الحيض فلم تحد من عشرة إلى سبعة عشر أصامتها هل صومها صحيح؟ نعم صومها صحيح وليس عليها في هذا الحال قضاء دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصوم الحامل إذا أفقطت أفرض منها أفقطت في تاريخ اثنين أو ثلاثة رمضان هل تواصل الصوم أم تقطع الصوم؟ يعني هل تعتبر الدم الذي نزل بعد الإسقاط نفاس؟ أم تعتبره دم استحاضة دم فساد ونزير هذا فيه حالتان ذكرناهما لما تكلمنا في درس الحيض تذكرون متى يا جماعة إذا أسقطت المرأة متى نعتبر الدم دم نفاس أحسنت إذا تشكل الجنين إذا صار الجنين متشكلا وواضح عليه يد رأس رجلين أصابع إذا كان متشكلا ففي هذا الحال وعموما التخلق والتشكل يبدأ بعد إكمال ثمانين يوما يعني كم شهر؟ ها؟ شهرين وعشرين يوم شهرين وعشرين يوم يبدأ التخلق فإذا كان متخلقا فالدم الذي ينزل يعتبر دم نفاس أما إذا كان مرأة شهر وشهر ونصف وأسقطت وخرج الجنين قطعة لحم مضغة ففي هذا الحال فيعتبر الدم الذي ينزل دم فساد دم نزيف ولا يمنع الصوم ليس حيضا ولا نفاسا حتى لو الدم ينزل منها مثل مستحاضة يجب عليها أن تصوم ويعتبر صوما صحيحا من أحكام النفسة في الفائدة رقم 104 إذا طهرت النفاس قبل الأربعين طبعا معروف أن النفاس في الغالب كم يوم هو أربعون يوما نفرض أنها طهرت في 27 يوم طهرت خلاص هل يجوز لها أن تصوم نعم يجب عليها أن تصوم يجب عليها أن تصم طيب لو صامت ثلاث أربع أيام لما جاء تاريخ خمس وثلاثون يوما أصابها دم مرة أخرى هل تعتبره نفاس أم ماذا نعم تعتبره نفاس ما دام قبل الأربعين ويجب عليها أن تفطر فيه الفائدة المئة وخمسة المرضع إذا صامت بالنهار نفرض أن امرأة ترضع ومعلوم أن المرأة التي ترضع في غالب الأحيان أنها لا تحيط أفرض أنها رأت دما في الليل فقالت أنا ما أدري الدم هذا نزل مني في النهار أم في الليل فماذا تفعل وكذلك المرأة عموما إذا رأت الدم الليل فإنها لا تعتبره من النهار وتعتبر إن شاء الله صومها صحيح تعتبر أن صومها صحيح طبعا الحامل والمرضع يجوز لهم الإفطار لقوله صلى الله عليه وسلم في مرواه الترمذي وهو حديث حسن إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم المرأة التي يجب عليها الصوم نفرض أن امرأة في شوال تقضي يوما من رمضان وطئها زوجها هل يفسد صومها؟ نعم طيب إذا كانت راضية طبعا أما إذا كانت مكرهة فبعضها العلم يقول ما يفسد طيب لو أن المرأة في نهار رمضان وطئها زوجها وهي راضية هل يلزمها كفار كما يلزمه؟ نعم يلزمها على الصحيح كفار كما يلزمه طيب لو أن رجلا يقضي في, يقضي في شوال يقضي يوما من رمضان يقضي في شوال يوما من أيام رمضان ووطئ في هذا اليوم وهقضى هل يلزمها الكفارة المغلظة؟ ها اعتاق رقبة صيام شهرين طعام ستين مسكينا ها لا ما يلزم ما يلزم إلا إذا كان وطئ في نهاية رمضان أما إذا كان فيما بعد رمضان فإنه يأسم لأن يجب عليه أن يصوم لكنه لا يجب عليه القضاء لا يجب عليه الكفر المغلظة الذي يدخل عليه رمضان وعليه قضاء من رمضان السابق ما الذي يجب عليه بعد رمضان هذا ها طبعا يجب عليه السوبة لأن فرط ويجب عليه القضاء ويجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا على قول وبعضها العلم يقول ما يجب عليه إلا القضاء طيب من نوى الصيام في أثناء النهار لو أنت الساعة مثلا 11 الضحى ما أكلت ولا شربت فقلت خلاص أنا صان إلى الليل يوم 2 أو يوم خميس يصح ولا ما يصح يصح طيب هل يحسب لك الأجر من الساعة 11 أم يحسب لك الأجر من الفجر ها الغالب إنه من الساعة 11 وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. فالآصل أنه يبدأ من وقت النية طيب طبعا هنا مساءل حول فرض الصيام وكيف فرض لكنها نتركها لأجل الاختصار أيضا متى فرض الصيام هنا مساءل تتعلق بصيام يوم الشك يوم الشك أيها الإخوة يوافق أي يوم ها يوم 29 شعبان 30 شعبان يعني لما يأتي يوم 29 شعبان نصبح نحن ما ندري هل غدا هو 30 شعبان ام هو واحد رمضان فماذا نفعل بالليل يوم 29 شعبان ماذا نفعل بالليل نحن ننظر الى الهلال فح؟ اذا رأينا الهلال يصبح عندنا يقين ان غدا ما هو واحد رمضان طيب لو كانت السماء صحو جدا ونرى النجوم باعيننا ولم نرى الهلال يصبح عندنا يقين أن غدا ما هو ثلاثين شعبان طيب لو خرجنا ننظر إلى الهلال لكن غيوم وغبار ولا ما نرى لا نجوما ولا قمرا ولا شيء أبدا فأصبح غدا ما ندري يمكن الهلال طلع لكن بسبب الغيوم والغبار ما رأيناه ويمكن أنه ما طلع ففي هذا الحال ماذا نفعل غدا غدا يسمى يوم الشك يوم الشك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه. بل قال في الحديث الصريح قال فإن غم عليكم ايش معنى إذا غم عليكم أصابكم غمام أصابه غمام دونكم غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وقال صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يصوم يوم الشك إلا في حالة واحدة ما هي ها إذا وافق عادة واحد يصوم كل اثنين, كل اثنين وافق يوم الشك يوم اثنين فصامه لأجل أنه يوم اثنين ما صامه لأجل أنه يوم الشك هل هذا يصح؟ نعم وكذلك لو أن إنسانا عليه قضاء وضاق عليه الوقت ولا بقي إلا يوم الشك يصوم قضاءا عن رمضان الماضي يصح؟ نعم في هذا الحال يصح له ذلك طيب ما حكم التتابع في صيام القضاء واحد عليه خمسة أيام قضاء من رمضان هل يلزمه التتابع في صيامها؟ الأفضل له أن يتابع من باب أنه مشابه للصيام رمضان ولأجل أن يسقط عن نفسه عن ذمته ذلك لكن لو لم يتابع ما عليه بأس هل يجوز أن يصوم تطوعا قبل القضاء؟ هذه الفائدة رقم مئة وعشرون هل يجوز أن يصوم تطوعاً قبل أن يقضي؟ واحد عليه قضاء عشرة أيام من رمضان ويريد يصوم يوم عرفاه ويريد يصوم يوم عاشوراه ويصوم الاثنين والخميس يجوز؟ العلماء لهم في ذلك كلام طويل والصحيح أن ذلك جائز إذا لم يضق عليه الوقت يعني يفرض أن عليه قضاء عشرة أيام وجاء تاريخ مثلاً العشرون من شعبان وهما بعد صام القضاء العشرة أيام ثم قال سوف أصوم يوم الاثنين الجاي نافلة لله يجوز؟ نقول يا أخي ما بقي إلا عشر أيام على رمضان اتق الله وصوم القضاء اللي عليك لكن لو كان بقي 11 شهر على رمضان وقال سأصوم عرفة نافلة وسأصوم عشورة نافلة و... نقول ما عليك بس وإن كان الأول أن يقضي ما علي نمر معكم أيها اللي مرورا سريعا على عجل على أحكام صلات التراويش الفائدة المية وخمسة وعشرون طبعاً ليالي رمضان هي أفضل ليالي العام وأفضل ليالي رمضان متى؟ العشر الأواخر ومن قام رمضان إيماناً ها كونوا حيين معي حتى ننتهي بسرعة إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة القدر يقول فيها صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه طيل ليلة القدر أي ليلة من رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر إذن الآن خلاص قرب لنا أنها في العشر الأواخر وجاهد في أحاديث أخرى أنها تكون في الوتر في ليالي الوتر ليالي الوتر اللي هي الأعداد الفردية ليلة واحد وعشرين طيب ليلة واحد وعشرين كيف نعرفها يعني هي مساء أي يوم مساء يوم العشرين غدا تكون واحد ليلة ستكون واحد وعشرين زي نحن اليوم كم من تاريخ؟ 22 شعبان إذن الليلة هذه التي نحن فيها ليلة 23 هكذا تحسب ليلة 21 ليلة 23 25 27 29 أكثر ما تكون في ليلة 27 وهو كلام أكثر أهل العلم لا ينبغي للمأموم في صلاة التراويح أن يمسك مصحفا للقراءة فيه المأموم الإمام إذا احتاج إلى ذلك ما في بأس أما المأموم، بعض المأمومين يمسك المصحف ويبدأ يتبع مع الإمام إذا كان الإمام قال لك أمسك المصحف مثل الإمام قد يكون حافظاً أو يخشى أن يخطئ فيأمر واحد وراءه يمسك المصحف حتى يفتح عليه ذا أخطى أما أن ثلاثة أربعة أو عشرة من المأمومين كل واحد المصحفه ويقول حتى أخشأ نقول لا أولاً إمساك المصحف يضيع عليك سنة وضع اليدين على الصدر ويضيع عليك سنة النظر إلى موضع السجود ويجعل الكثير الحركة في الصلاة فالأصل أنك تعود نفسك أنك تخشى من غير أن تحمل المصحف طيب إمام يصلي صلاة التراويح فلما صلى ركعتين قام إلى الثالثة ساهيا ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يرجع يرجع ويتم الركعتين قول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى كما عند النساء وغيره أما لو تعمد أن يصلي أربعا قاصدا فيصح أما إذا قام تاهيا لا يقول مدام قمت بكملها أربع نقول لا قمت تاهيا أرجع حتى تصليها ركعتين ويسد لسهو من صلى التراويح مع الجماعة وهذه مسألة مهمة يسأل عنها أقوام كثيرون الآن يا جماعة واحد صلى التراويح مع الجماعة وهو يريد أن يتهجد في آخر الليل يريد أن يقوم ليصلي في آخر الليل ماذا يفعل إذا سلم الإمام يقوم يأتي بركعة ها؟ يعني الإمام الآن سيصلي صلاة الوتر بينتهي صاحبنا هل يسلم مع الإمام الوتر لو سلم معه لا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ويسرى بعض أهل العلم يقول إنه لا يسلم مع الإمام بل يقوم ويأتي بركعة حتى يعتبر ما بعد أوتر ثم يصلي في الليل ما شاء الله ثم بعد ذلك يوتر في الليل. وبعض مشايخنا سمعت شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن البراك يقول إن الذي يسلم الإمام فيقوم ليأتي بركعة كأنه يقول يا ناس ترى أنا ما شاء الله علي أقوم تهجد زيادة عنكم. فيقول يخشى على نيّة سف. أن يسلم معه. ثم إذا جاء آخر لا يصلي ركعتين ركعتين كما شاء. لكن لا يوتر مرة أخرى. ويقول إنه بذلك لا يعتبر خالف الحديث. لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا وسران في ليلة وهذا ما هو سر وحده وقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وسرى هذا مبني على السنية لا على الوجوب والذي يظهر والله واعلم من هذا أولى حتى ما يظهر ولا يعجب بنفسه الناس كلهم جالسون وهو لوحده قائم يصلي يعني حتى تبقى نيته خالطة من لم يصلي العشاء لو جئتم أنتم خمسة أو ستة إلى مسجد وهم يصلون التراويح هل تصلون العشاء لوحدكم أم تدخلون معهم ادخلوا معهم بنية صلاة العشاء حتى لا يزعج بعضكم بعضا ولا يكون هناك جماعة ثانية في مسجد واحد من أخطاء بعض المصلين في صلاة التراويح طبعا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة بعض المصلين يصلي مع الإمام تسليمتين ثم يخرج ويصلي مع الثانية تسليمتين ثم يخرج ويلحق يلحق يلحق طلانا ويصلي معه الوتر نقول الأصل أن تصلي مع إمام واحد فقط حتى توتر معه آخر ثلاث ركعات من صلاة التراويح ماذا يقرأ فيها آخر ركعة ماذا يقرأ اللي هو الوتر قل الله أحد واللي قبلها كلاية الكافرون واللي قبلها يقرأ سبح وما قبلها من التراويح يقرأ ما شاء القنوت في صلاة التراويح له موضعان متى إما أن يقنث طبعا القنوت دائما في آخر ركعة صح؟ إما الركعة رقم 11 أو الركعة رقم 23 لمن يصلي 23 ركعة في آخر ركعة القنوت طيب هو مخير بين موضعين في القنوت إما أن يقنث قبل الركوع يعني إذا قرأ كله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لوقفنا أحد يرفع يديه اللهم هدينا في من هديه ثم يركع ويرفع ويسجد يقنط قبل الركوع أو أن يقنط متى بعد الركوع بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك العم اللهم هدينا في من هديه يخير بين هذين الموضعين القنوت في الوتر سنة لكن الاستمرار عليه دائما ليس من السنة السنة هل لا يستمر عليه دائما يقنط خمس سبع ليالي عشر ليالي لياله ما يقنت ثلاثة ربع ليالي يقنت ثم يترك القنوت ليلة يعني هذا هو السنة حكم مسح اليدين على الوجه بعد نهاية الدعاء في القنوة هل هو سنة جاء عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمسح اليدين لكن كلها ضعيفة كلها ضعيفة المداومة على هذا من البدع المداومة المداومة لكن لو مسح أحيانا فلا بأس لأن مجموعنا حديث على ضعفها قد ترتقي إلى أن هذا الفعل له أصل وهذا كلام شيخنا العلامة أيضا الشيخ عبدالله بن جبرين يقول إنه لو مسح أحيانا ليس فيه بأس ويستدل بحديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبتين فيقول يديا لن ترد لن ترد وهي صفر سيكون فيهما شيء فلا بأس أن يمسح بهما من أحكام الاعتكاف الاعتكاف سنة وتتأكد في رمضان يقول الزهري عجب للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ أن هاجر إلى المدينة حتى فرق الدنيا كم جلس في المدينة صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ عشر سنوات ما ترك الاعتكاف ولا سنة حتى لما تركه في إحدى السنوات لسبب قضاه في السنة التي بعدها دائما يعتكف العشر الأواخر لما تركه سنة اعتكف في السنة التي بعدها عشرين يوما قضاء لذاك الاعتكاف طبعا المعتكف الاعتكاف هو لزوم المسجد كما نعلم لطاعة الله تعالى فيه المعتكف إذا أراد أن يدخل إلى الاعتكاف لا يجوز له أن يخرج أبدا إلا في حالات إما أن يخرج خروجا ضروريا اتصلت عليه زوجة قالت ولدك صدمة السيارة أو بيتك احترق أو مثلا حصل لنا كذا تعال فرج ضروريا هل يبطل اعتكافه لا يذهب ينهي الحاجة ثم يعود يواصل الاعتكاف ويعتبر اعتكاف العشر الأواخر أو أن يخرج لحاجة غير ضرورية اتصل عليه فلان قال اليوم عندي فطور والشباب سيجتمعون وتعال اصطر معنا أو عندي سحور وتعال اصهر معنا فخرج وجلس عندهم ساعة ونصف اتسحر ثم رجع الى اعتكافه هل يجوز لا يعتبر قد قطع اعتكافه يعتبر ما اعتكف عشرة في ايام اعتكف خمسة ثم قطعها ثم بدأ في خمسة ثانية الحالة الثالثة ان يخرج الى شيء غير ضروري ولا ينقطع اعتكافه مثل ماذا ان يشترط مثل مثلا انت ستكون معتكفا لكنك تعلم انك في اليوم الفلاني مثلا عندك وليمة في بيتك هذا ليس ضرورة لكن جرت عادتك في اليوم الفلاني ان تعزم اهلك واخوانك ونحو فنويت الاعتكاف واشتريت إلا يوم خمسة وعشرين سأخرج لمدة ساعتين وأرجع فخرجت ثم رجعت هل يبطل اعتكافك لا ما يبطل اعتكافك إذا مخروج ثلاثة أنواع إما أن يكون لي ضرورة شديدة فلا يبطل أو أن يكون لغير حاجة غير مشترطة تا يبطل أو أن يكون لحاجة غير ضرورية لكنه قد اشترطها فلا يبطل بذلك طبعا لا ينبغي الإخوة للمعتكف أن ينشغل بغير فاعة لا يرد على جوال ولا يبدأ يتحدث ويسولف مع أصحابه لا ينبغي أيضا أن ينشغل بقراءة كتب اقرأ قرآن وسبح وهلل وصلي إلى أن ينتهي رمضان قراءة الكتب في بيتكم بعد ما ينتهي رمضان السواليف اجعلها بعد ما ينتهي رمضان أما في الاعتكاف بعض الشباب الآن يعتكف عشرون في مسجد واحد ويصبح المسجد والاعتكاف موائد الولاء وكل واحد كل يوم يأتي بأنواع من الطعام وسواليف ورسائل الجوال بينهم ما صار اعتكاف هذا يدخل ويخرج من اعتكاف وهو ما رق قلبه ولا زاد إيمانه من أراد أن يعتكف فالسنة أن يعتكف العشر الأواخر يعني متى يدخل المعتكف متى يدخل المسجد بعد غياب الشمس يوم عشرين لأن إذا غابت الشمس يوم عشرين معناه أنها دخلت ليلة 21 يبدأ الاعتكاف متى يخرج إذا أعلنوا العيد إما أن يكون في يوم 29 أدن المغرب وجالس معتكف بعد العشاء قال ترى أعلن غدا نعيد إذا صار الشهر 29 يوم نقول أخرج من اعتكافك أو أن يتم رمضان 30 يوما ثم يخرج من معتكفه المرأة هي جزء لها الاعتكاف لكنها ينبغي أن لا تعتكف إلا في مكان تأمن فيه على نفسها ما تعتكف في مكان قد لا تأمن على نفسها فيه والمرأة يبطل اعتكافها إذا حاضت أو نفست يبطل الاعتكاف للرجل أيضا بمقاربته لمرأته أو بوطئه لها طيب لو واحد عمل نفسه ذكي واشترط الوط اشترط أن يخرج في ليلة مثلا 25 ويطع زوجته ثم يرجع اشترط وليس ضرورة لكن اشترط ها شرط جيد هل يبطل اعتكافه ولا لا يبطل اعتكافه لانها من مبطلات الاعتكاف هذا من مبطلات الاعتكاف اشترطت او لم تشترط يبطل اعتكافك بذلك كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوهن وانتم ايش في المساجد طبعا يشترط في الاعتكاف ان يكون في مسجد تصل فيه الصلوات الخمس وكذلك يستحب إذا كانت يمر عليه جمعة اثناء اعتكافه أن يكون المسجد إيش؟ يصل فيه الجمعة جامعا حتى لا يضطر إلى أن يخرج طيب لو أن امرأة قالت أنا عندي مصلة في البيت دائما أصلي فيه الصلوات وبعتكف فيها المصلة يصح ها؟ لا ما يصح لها ذلك الاعتكاف لابد أن يكون في المساجد ولا يصح أن يكون في غير المساجد من نذر أن يعتكف ومات قبل أن يوفي بندرة واحد قال لله علي أني اعتكف في رمضان هذا عشرة أيام ومات في واحد رمضان فيقول الشيخ بن عثيمير رحمه الله يقول يلزم أولياءه أن يعتكف عنه أو أن يوكل من يعتكف عنه طيب لو أمر الوالدان ولدهما بعدم الاعتكاف أردت أن تعتكف قال لك أبوك يا ولدي لا تعتكف أنا طالبك أنك ما تعتكف وأمرك بعدم الاعتكاف يجوز لك الاعتكاف ينتبه الشباب المتحمسون إذا قال لك أبوك وأمك ما آذنوا لك بالاعتكاف فلا يجوز لك شرعا لأن طاعة الوالد واجبة وهذا الاعتكاف لا يعد أن يكون سنة آخر عشر فوائد وقد طلنا عليكم تتعلق بأحكام زكاة الفطر طبعا زكاة الفطر تجب على كل مسلم صام أو لم يصم كبيرا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا تجب صاعا الصاع كم كيلو؟ كيلوين وأربعين من غالب قوت أهل البلد من تمر أو شعير أو ذرة أو نحو ذلك. طيب الفقير إنسان فقير مسكين هل يجب عليه يخرج زكاة الفطر؟ نعم إذا كان عنده قوت يومه عنده اللي فطوره فطور وغدا وعشا في يوم العيد يجب عليه أنه يخرج ما زاد عن عن حاجته أن يجعله أن يجعله فطرة يعني يجعله زكاة فطر. الزكاة الفطر كم مصرف لها ثمانية مصارف للفقراء والمساكين العاملين عليها ألف فقلوبهم هذه زكاة الفطر تدفع لهؤلاء جميعا لا تدفع إلا لفريق واحد فقط من, هما؟ من هو الفقراء فقط هذه زكاة الفطر أما الزكاة العامة زكاة المال تدفع في سبيل الله تدفع لابن السبيل أما زكاة الفطر فلا تدفع أبدا إلا للفقراء الدين لو إنسان عليه دين عليه دين مئة ألف ريال وزكاة الفطر عنه وعن أولاده ما تكلفه عشرة ما مئة ريال يجب عليه الزكاة نعم ما دام عنده مال يأكل أولاده ويشربهم يجب عليه شوف يعني الزكاة زكاة الفطر أمرها مؤكد تأكيدا شديدا يعني بخلاف بعض العبادات الأخرى طيب لو أن إنسانا عد أهله فعنده زوجته وعنده أمه وأبوه مثلا هو الذي ينفق عليهما و... وعنده خمسة أولاد كم يجب عليه أن يخرج عن هؤلاء زوجه وأم وأب وخمسة أولاد كم يجب عليه عن البيت كله ثمانية ولا تسعة تسعة لأنه بيعد نفسه معهم لابد أن يخرج تسعة طيب لو عندهم في البيت خادمة يلزمهم يلزمهم إلزاما ها لا العبد المملوك هو الذي يلزمك أما هذه فأجيرة لا يلزمك لكن لو فعلت ذلك وقلت لها ذلك فلا بأس به كذلك يعني لو لو أنك أخرجت عنها وأخبرتها ما في بس تعتبر موكيلة لك كذلك في السائق له نفس الحكم يجوز أن تخرج عنه لكن ينبغي أن تخبره طيب الجنين الذي في البطن لو أن امرأة مثلا ولدها في بطنها مثلا عمره شهران هل يسن لأبيها أن يخرج عنه ها؟ متى نبدأ يا جماعة نحسب الجنين من ضمن الفطرة ها؟ كم؟ يعني من كم شهر أربعة أشهر, فصاعداً. أربعة أشهر فصاعدا يعتبر الجنين يعني يسن كما جاء عن عثمان رضي الله عنه يسن أن يخرج عنه الفطرة إذا كان أربعة أشهر فصاعدا متى يبدأ إخراج زكاة الفطر أفضل وقت لزكاة الفطر إخراجها مثلا أنك تأخذها وتعطيها الفقير ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد هالساعة هذه هذا أفضل أوقات طيب ويجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين يعني مثلا في تاريخ 30 رمضان أكيد غدا العيد فسيخرجها في تاريخ 29 رمضان إن لم يكن العيد غدا صار بعد غد يجوز أن يخرجها أما لو أخرجها في 25 رمضان ونحوه فلا يجوز له ذلك بل تعتبر صدقا عاما كذلك الذي يؤخرها لغير عذر إنسان تساهل وراحت عليه نومه ولا استيقظ العصر يوم العيد واشترى رز وتصدق به قال هذه فطرة يجوز؟ لا بصلاة العيد انتهى وقتها إلا إذا كان عندك عذر مثل إنسان وكل إنسانا وكل واحد من أولاده جاء إلى ولده وقال شو بي فلان قال نعم في تاريخ ثلاثين رمضان قال هذه مئة ريال اذهب واشتري عشر مثلا من الأكياس عنك وعن إخوانك واذهب إلى المسجد وعطيها الشيخ حتى يوزعها الفقراء خلاص؟ قال نعم خذها المئة ريال ولد عاقل يعني لكنه مثلا نسي ووجد معه مئة وصرفها نسي ثم لما جاء الظهر يوم العيد يتغدون قال يا أبي ترى أنا نسيت أني أخرج الزكاة والله نسيانا مني فما الذي يلزم الأب؟ خرج وقتها خلاص؟ لا في هذا الحال يعتبر معذورا ويجوز, ويجوز له أن يخرجها لكن لو أعطاها ولدا أصلا هذا الولد لعاب يعني لا يعسمت عليه وخذها الولد وذهب وشترى وعش عليها بعض زملائه في أقرب مطعم وسوى نفسه كريم ذي كل الليلة فهل يجزئ الأب ذلك؟ لا إذا كان الولد ثقة وأعطاه يجزئ أما إذا كان يعلم ولد هذا ليس ثقة أن تعطيه ريالا فضلا عن فلا تعتبر مجزئة له في مثل ذلك المسألة الأخيرة هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا يعني أنت تنظر مثلا كم تكلف قال والله يكلف الزكاة عن الشخص الواحد عشرة ريالات قلت هذه عشرة ريالات للفقير هل يجوز الأصل أنها تخرج طعام الزكاة يا جماعة تنقسم إلى قسمين. زكاة تخرج مال مثل إيش؟ زكاة المال زكاة الحولي زكاة عروض التجارة وزكاة تخرج عام مثل زكاة الفطر لو الآن يا جماعة خذها المثال المهم لو أنت عليك زكاة مال تملك مئة ألف ريال كم زكاةها 2500 ريال بدل ما تعطيها الـ 2500 للفقراء ذهبت واشتريت بها 20 كيس رز وقلت أنا أدر الشي اللي إش اللي يحتاجونها الفقراء وبدأت توزع عليهم يجوز؟ لا ما يجوز أن تعطي المال للفقير الفقير إن شاء أن يشتري به أرزا إن شاء أن يشتري به طحينا إن شاء أن يسدد به فواتير إن شاء أن يشتري به ثوبا أن تأعطيه المال هو اللي يتصرف ما يجوز أن تحدد له أنت ماذا mí تشتريه إنما الزكاة تخرج مال عن الأموال وعن عرض التجارة وزكاة الحرية أما غيرها مثل زكاة الفطرة الفطر فإنه يلزم أن تخرج طعام إلا إذا كان ولي الأمر في ذلك البلد يلزم الناس إلزاما بإخراجها مالا ولا يستطيعون غير ذلك فأعطوا هيئة فإنها تبرأ الذمة بذلك بناء على اضطرارهم كما أفت بذلك سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه وإخوة الأخوات قرابة المئة وأربع وثمانين فائدة سقناها لكم في هذا الدرس تتعلق بأحكام الصيام وأحكام صلاة التراويح وأحكام الاعتكاف وأحكام زكاة الفطر وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يتعلمون العلم فيعلمونه للناس ويعملون به ويطبقونه كما أسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم اجعلنا فيه ممن تعثق رقابهم من النيران وممن يعبدونك يا رحمن اللهم بلغنا هذا الشهر الكريم ووفقنا فيه لقراءة القرآن والصيام والقيام يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حية فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك حتى يلقات ومن كان منهم ميتا اللهم فوسع له في قبره اللهم ضاعف له حسناته اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم اجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيتة اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيتة اللهم لا تدع من بيننا مريضا إلا شفيتة ولا تدع من بيننا ملله حبيب قريب مريض إلا شفيته وعاتيتة إلا شفيته وعاتيتة اللهم لا تدع من بيننا مبتلا إلا كشفت عنه بلاء ولا تدع من بيننا مديون إلا سددت عنه دينه ويسترته قضاء يا حي يا قيوم اللهم يا دل جلال والإكرام إن بين كل واحد منا وبينك حاجات يسألك إياها دائما فنسألك ربنا أن تقضي لنا حاجاتنا ما دامت في طاعتك اللهم وكما جمعتنا في هذه الدار تجمعنا في دار القرار مع المستقين الأطهار والشهداء الأبرار والأنبياء الصالحين يا ذا الجلال والإكرام هذا والله تعالى جل وأكرم وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله